الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية مسرح الإذاعة المغربية يقدم هل يكفي أن يكون للإنسان طموح؟ هل يكفي أن يتحقق له منه البعض؟ ليزداد طموحه فيما هو أكثر؟ أم أن طموحنا؟ لا بد أن يقترن بالقضاء والقدر كل شيء بأجل كل شيء بأجل مسلسل في حلقات من تأليف عبد المجيد فنيش المخرج المنفذ أنور الجندي إخراج محمد أحمد البصري الحلقة الأولى لا أظن أنك نسيتني أنا هنا اليوم لأعرض عليك مشروعا كريمة ما الهدي مكاتشو؟ طقعتني حلقناهم ترطقهم قدم تلفزيون بحلقاتها ماذا تقصد؟ كريمة رزاليس. كريمة واسماكيتي عشنو بغيت يا ماما؟ عشنو بغيت؟ أجي عاونيني على هاد الماعر راني تقارتو حدي ماذا تريد؟ غري سألي المسلسل ونجي نعاونك ايه وصافي أنا غادي ينبقى كنت سنة حتي المسلسل أحيي أنا على هاد البنت ما شاء الله هاد البنت غادي تحمقني. قرأت حكاية لا خدمة لا درع ولحدة قفضة حصلت يا ماما أش كنتي كتبر قمي بوحدك إيوه على سلامتك خلاص تلقيك التلفزيون إيوه باركا ماما من هاد تغو بيشا يك بغيتيني نحونك وهنا جيتس اللي بغيت أنا ما يعلم بي غير الله وش نوية تسمعيني هاد القسط وانا مرة أخرى رادي عيسها ماما من هاد الموضوع. ألا لا فطي لي المشكل أمرضنا ما عنده بس ماما ألف مرة قلت لك بلعيته مني قلوها لي أما أنني نزوج بأحمد ولد خاك. هذه هي اللي عمرها ما تكون مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إداعية مغربية هذا المقهى ما بقى فيها ميدار أولا تجرطيها أوه انتدي مها كده يونس عشاق من الله سبحان الله وغير البار غير البار انت قد تقول لي مقهى بالسماء ما كين شي بحلاق في فالرباط هلا كنت أنا أعشق ملال أنت أسي سعيد. دمك بارد وتقيل والدليل هو أنك ما كتنتباش لهذا الدخاخن دير الشجائر اللي دير سعبة فقرصنا أيوة يا أخي يولس أنت اللي بغيتين دخلوه لا. لو كان جلسنا على بر نقابلين هذا الغزان من البحر وهذا المواجد ما غنشموله دخان هو أنا غيره اه <تصفيق> مش حالة دي فساعدك اه الججور باع واقعين من ايوان نخرجوا البراء ونطلبوا شي ساندويتش وعراه وقت الغداء هذا بلاش بلاش كل كله يمشي نداره ويأكل في خطره لا لا لا انا ما لازم مشي ندير الدار ايش خدي مشي ندير فيها يا اخوي ايش خدي مشي ندير نزيد هذا الهم على امي بزاها بزاها فهذا العرف دي سكنك كيونس. امراتي فاتحة بقي على طبيعتها ومقف شكتها في شدة والفدة ايه دارنا غاليات بقى بحال جاحيم جاحيم في قلب جاحيم نوت نوت نوت جبع الوقفة ياهلا شاندويش انا غادين خلصوا من جيبي غدوش ايوه اصبر صبر شوية عالو اهلا الخسين وفيسا عاش خبارك ميلاباس والوالد كيف مقام الرواح اللي تصلت عليه يونس ايوه اشكون عارفين هو يعلم الله فين تغدا هذه الخمسة وبقى ما جاء ايه واش بغيت ندير له ده باش فتكاتر تدله معلي ارديتني انا هي الظالمة ايه ولا اللا قالوا في المثال اللي مجرب عذر دابت زوجي حتى انتي وتعرفي حروب وسم الرجال هم قلتلك انا اللي حريقة من كده على رجلي مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات الاداعية المغربية أعلن مصدر أمنياً المهاجمين كانوا على دراية تم بالثغرات الأمنية. يا لطيف يا لطيف على أخبار ما كان غير الحروب تشجيرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الحين قلوب الله يحضر سلنا. تقولوا لنا عايشين غابا لا قانون ولا أخلاق. زيد كذيلة تي؟ إني أنا بركة هي. إذا زيد كسخور قد يطلع الناس. ده خصين كل في تمية وقف في القسم. ضلقي الدرس الأول ومن بعدها. إنه وقفة احتجاجية من العشرات الحاضرين. ولش عود تاني هاد الوقفة؟ يواه بقي عندنا عداد من المطالب اللي موجودين لازل الحلول مع الإدارة وإلا ما ضغطناش بالاحتجاجات ما قاعدين نحقو له. المهم أنكم تعبروا بالحرية وبدون مشاكل على مطالبكم وحقكم. الحمد لله على النهار. بلادنا الآن صبحت كالضاهي دول أوروبية حرية تعبير ولكن أسي الأستاذ سعيد كنظن أن اكترد الاضرابات خاصة فوق الامتحانات كتضر مصالح تلامي <تصفيق> أنا شخصيا كنعود ديالي على كل قطاع من وقلها كن بلي شيكس وان تعاونها مع كتائب شهداء القدس واروية صلاح الدين قلبي قلبي لي هاد القنات برك غير الهم على ذكر الهم والغم مشدده اجدر صحبك يونس مع مراته فاتيحه طيب لي طيب لي فيه قلبي فيه. اليوم بالنقير ندمت ومشيت مع القوى على سلامتك اللي فهمتي باش كتقصدي نعيمه راك فاهم قصدي ياك ما تقلقتي حتى تخديك اليوم برا أراك فاهمك التعامع أيها سيدي هذه هي آخر مرة وإياك تعاود عمر داود بهي عاود السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي الأخت كريمة السيد المدير غادي يشوفك الآن <تصفيق> الله يبارك فيك أختي اسمحوا لي على هذا الإزعاج راني صدعتكم معايا <تصفيق> ما كاين بس كل نتزنا من هذا الباب عليها أنا غير جيت ولقيت الخدمة في هات الشركة اش من سبب تقطعت واش من دروج طلعت وهبط ما عرفش هات الزهر كيفاش داير عندنا احنا قرينا حتى احتعينا وفي اخير المطف بديناك نسعه الخدمة واي خدمة كانت الانسة كريمة تفضلي شكرا سيدي المدير مرحبا بكم محب المسلسلات إداعية مغربية نحط الغداء أو نصبر شوية حتى تجي كريمة وفين مشات بسلامتها وهي كتقول لي فين كتمشي هزت مين فتاة تخطبطها وإحنا ترسها وزت فيه كيف القائدة يا الله يحسن عوانها ماشي شي الخاطرها فاطمة راها كتجري باش تلقى الخدمة وإحنا لقينا لها جهد الحمد لله اللي قلتيها. والسيدي تعطرها حراسها وحاجة أخرى أشبغت هي بشي خدمة ياك حمد ولد خاي طالبها للزواج وما بكلفنا حتى بحاجة وهو بخيره وخميره واللي حلت عليها فمها يحطرها لها ساليتي ها أو باقي عندك من هاد فرطيط ديالك صافي ده بقى أنا كلامي صبح تفرطر ياكا سيدي حيث كان قولها لا لا فاطي هلالا فاطمة هدك الله خلي عليك البنت راها بعقلها وعارفة راسها أش كدير ها ودني منك راكي غادي تخرج عليها بحلي خرجش على ولدك يونس كيفاشا سيدي باش خرجتلي قول لي أش درتلي يوا دوي دوي جاوبني جاوبني أهل برضوني دوي جاوبني أش درتلي لي بقيتي عليه تجوج فاتحة بنت البهوج وهو ما بغاها شيء طيبتي ناضخ دهر وهالنتائج كل يوم قتلي دابار تتيني أنا سبب بصدع اللي عندي يونس الدار وهذه هي الحقيقة ما ليها للا كذبت يا وسيد الله كتر خير كنت أولادك أنا بلقم الفمكم وأنتم بلعود العينية استهل نستاهل أنا اللي كان نقلب لولادك وبنات على اللي يناسبهم نستاهل يا سيدين نستاهل آه فاطم. هذا رهز ما ناخر واش بقي دابا شي شي والدين كيف فرضوا على ولادهم عريس أو عروسة دابا قولي يا قولي يا رحط الغداء ولا بلاش ما بغيت غداء للا ما بغيت عشق بغيت تيقر بغي رحط البال بغي لهنا بغي السلامة ايوا يا اختي سلوى الضو بدا يطيح وشي طاكسي ما عيد عييت معاك معانا اش فيها اش فيها وش بغيتي مامي بابا يخرج لهم العقل وش انت ما عارفاهمش سلوى وعلاش معمول هذا الاختراع اللي اسمه التليفون عيطي له واحد وقولي لهم راني عند سلوى صافي صافي بلا محاضرات هاد الطاكسي خاوي ماجي تاكسي تاكسي, تاكسي. ما بغاش يوقف ظن بلي حنا بزوج غادي نركبو هاد القضية ما عنده فيها ربح انا ما عرفتش علاش انت مزروبه اش تابعك راني النهار كله وانا كان لك خاصني غدا نقيل في الاداره الفنيه ديال الشركه اللي شفت اليوم باش يعملوا لي الاختبار تما انا اختي يكون هذا المشي والمجي بلا فايده في الاخر ايوا يلا يديرها الا وقعت هادي لا قدر الله غادي يطير لي العقل ها الطاكسي وقف طيري طيري بق بق بما يفوزوا به عندك تنسي غيطي ليا غدا قولي ليا اش درتي في الدار معايا <تصفيق> مرحبا بكم في قناة محبّة مسلسلات إداعية مغربية سكوات سكوات سمت أشهد الهرج ديلي دقيقة أخذها خرص بيانجا وبالتليفون قلب توقيس مسفاحل على أشهد قلب الأدب أستاذ أستاذ عشكاين كانت منا منك أنك ما تبطشت تنعتنا بمثل هذا الأوصاف <سؤال> <سؤال> على أي أوصافك التحدث على قلت الأدب وغيره وشنو غادي نسميوها تصدع درتو وشنو غادي نسميوها أستاذ دخولك القسم والبورتابل ديال الكيسوني على راس كل خمسة ديال الدقيق <تصفيق> سكاد <سؤال> <سؤال> زيد زيد أمولاي الفيلة سوف زيد أحطيني النصائح تكلم يلا تكلم تكلم تكلم وصلت معاك لهذا الكلام وهذا قلت الأداب هاك خذ خذ هالي عود هاك يا رطيف يا رطيف اشهدت بحضرت يا يونس واش حماقيتي مش عرشا سعيد احترقيت راسي كالضغط مشكلة هذه مشكلة يعلم الله كيف غادي تسالي حاولت مشيا سعيد عند الابليا التلميدي انتو الموديا وفهموه باللي حتى ولدو كان خاطق فالتبع له وبلي أنا في كل الحالات قسة ديالو ولازم عليه ما يحترمني. شوف شوف شوف لي إحدى باب الإدارة شوف الدم اللي سين فم التلميذ الشيطان لعنة الله عليه كي يحضر في ساعات نقصة حقيقة الشيطان لعنة الله ولكي نيوز حتى انترك عصبي بلا قياسة دليا فعلا عندك الحق أخويا مشاكل الدار مع فتيحة ما ترع بزاف وليس ما كان ضبرش نفسي أبدا لا خليه دا ما ما ذكره ورجوز معايا نشوفه التلميذ أولا ويحل الله يلا مرحبا بكم في قناة محبا وسلسلات إداعية مغربية واحد زوج ثلاثة كاميراين خليك خليك مركز على وجه المرشحة كريمة أما الكاميرا دي خليك واخد صورة كاملة المنظر أما أنت يا الأنسة كريمة ضحكي ضحكي دحكي شوية لأننا نفرض في مقدمات البرامج الإذاعية والتلفازية الابتسام ابتسمي ابتسمي باش المشاهدين قبلوك ويحبوك يلا يلا يا أنسة غادي نديروا دابا واحد لمحاولة أولى وبإذن الله غادي نصوروها باش نشوف وجهك وملامحك وإلقائك أشغر دي أعطيه في الشاشة يلا تكلع الله أكشن حضرات المستمعين والمشاهدين الكرام مرحبا بكم برنامجكم الجديد ساعة يا محلها هذا البرنامج الذي ستلتقون معه أسبوعيا كل يوم أحد ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء هو مناسب لمناقشة قضايا المجتمع ولكن بأسلوب مرح وخفيف ولا أقنع ولا مكياج شعارنا هو الوضوح مرحبا بكم مرة أخرى وإليكم فقرتنا الأولى رائع برافو. ممتاز كلمة ما عندي ما نقول محاولة أولى وكأنها المحاولة عشرين <تصفيق> وش بالفعل توفقت أو غيك ترفع لي المعنويات يا سيدي المخرج أنا رجل ما كان عرفش حاجة يسمى المجملات وفهذا المهنة بالذات لا محل مجمل الإعلام مهنة نبيلة وهي أخطر المهن. ولازم نكون صارمين فيها أنا بعدك كان قلبي غادي يسكت ما ماكملت هذه المقدمة غير بالكشفة أمر طبيعي طبيعي جدا هذا الشعور اللي حسيت به وهذا هو الارتباك أي ما يصطرح عليه بلد حك ليلا في كل عمل إعلامي خاصة في تقديم البرامج والصهارات وغيرها كنشكرك يا سيدي على هذا التشجيع إنما أني صارح نبقي مسالينا ما زال خصك تمر باختبارات خرى باش نعرفوا مستوى الارتجال عندك ومستوى محاورة الضيوف. إضافة للأشياء تقنية أخرى أكنت مننا نكون عند حسن ظنك في باقي الاختبارات استرحي استرحي الآن وغادين نرجع لك من بعد ما نشوفوا المرشحة رقم خمسة فأينا هو جديد. غديد وأنا ماجي يا راتف يا راتف يا راتف كنت غادي حرقي يدي الله يخرج هذا النهار بخير. خير ماكه لا دغوات أشركك ماكه إنوالو ألا لا يحطي دك الطاجين وقلسي تاكلي أو تاني غادي ناكلو بلا كريم البارح ما دخلت حتى لوقت العشاء وجات وطاحت بحل ميتة واليوم هي و اليوم هاي يبشت لطل بيضة و الله وقتاش غادي اتجي يا ريا فاطمة معك دك المنديل اخلاص بركة من البهلان خذو بيديك ما الكلاد الفشيش و مال بالخدم والعبيد ها هو للا خديته و ها منديلك حتى انتي انا نخدم عليك في الدار وفي في الزنقة اي قولي يا قولي يا بعدها شحال أعطيتي الكريمة دي الفلسفات الصباح أعطيتها للنامية الدرهم باش تمشي وتجي في الماشينة وإذا أحتاجت شي طاكسي وما نظمت شي غادي تدوز نار كله تلم <تصفيق> <تصفيق> وهي اللي بغتها التمرة تصدح <تصفيق> أو تاني غادي تسمعيني الورقة دي الحمد والدخاك والله ما أعطي الورقة ولا تصدع الرصد دي الخروج بلا معنى على لا فاطيما البنت رها باقلها وناضجة وانا ما مهول شي نجي يهتأ أبدا أجي, أجي أجي أجي أجي بعد أقول لي واحد الغزال من ولد يونس اللي هدي ثلث يام بالتمام ما طل ما عيت في التليفون يا ما كيدوز عند الليري وما فيه ما يشوفني أنا عدو بالله واش كينشي ولدي دير هات شي حتى نال لما شفتو شيء من نهار جا عن دجارنا عبد المؤمن باشي عزيه في الوليدة ديالو الله يرحمه ايو سيدي دير شي وقيت وعيت ليه ونقي ليه ودنيه وإلا كان مقلق مع المرأة ما عنده علاش يتقلق علي ناح تحنى لو عنده علاش يتقلق عليكم اشكا تقول اشكا تبيرقب والوالا لا, لا غير كان مضغ الخبز وكان دوزو بش غيمة لما بارك عليكم اللقهوة واش بغيت تخرج على راسك <تصفيق> الكاس دي القهوة من بعد الغداء ماشي مشكلة وزيدون اللهم القهوة ولمصيبة ديال الدخان والله نجينا من دخان وما صائبه اش حال من واحد مرمى في الصبيطار بسبابه شفتيو سمعي طليش شوف معاك البرتابل ديال يا ناعمة واش خداد ها واختام ومشارجي اه يعلم الله باش سلام على العائلة ديال التنميذ عيطلي انت وسول فيه مش يعيب ها عندك الحق ها دا جدنا عليك كيون صبو في ضيح ها كيصوني وما كيجاوبش ما عندكش الرقم ديال داره اعمري ما فكرت ان من عنده اعمري ما فكرت ان ا ولا شيح الله سعيد في العشيه دير بحسابك تدخل بكري راه يمكن امي تجي تطلع لينا في الوقت اللي تكون راجعه من عند الطبيب ديال الاسنان على ليلى جات محبابيها وزيدون أنا ما خدامش العشيه الا خرجت غادي غير نطل في الاداره ديال المدرسه ونعرف باش سالت المشكل ونرجع ايوا الا كنتي راجع جيب معك شي كيلو ديال الحلوة مخلطة العصير. غمد غمد. ما إلا <تصفيق> <تصفيق> القسم ممكن من ربعه ديال الشكال وجيب العاصر وإذا ما قد نغمض شي غميضة غمض يا سيدي غمض ما فازو إلا النيام قدت لك نقسم الموسيقى وكمل معايا الكلام ما غاليش نقسم باشي لغوتي جيران ما يسمعوش همتي ولا نفهمك بشي طريقة فرا دا بقى أنا غبيا وجاهلا وما كنفهمش ياك الأستاذ القاري اللي كتربي الأجيال طفرتي إنتا إيوها هو ماذا بيمكني يطردوك وإلا داروا معاك زيان اقطعوا لك شي شهر ولا شهرين تفرطيه تفرطيه غير متعلق وزيدون انتي سبابي في هذ الأعصاب اللي أولا وسكنيني انتي اللي كديري من الحبقب للدين والرجلين باش ما نمشي للتنوياء إلا وانا مقلق ومتطرب وهالنتيجة في الأخير عورت لتلميذ عينيه أنا بغيا عصم أمنكم كنتي كتتكلم في التليفون في القسم ولاش كتسولي باش كيعمك ها ها تحصلتي ما قدرتيش تقولي لي مع من كنتي كتهضر لأنك عارف دير شي حاجة شي مصيبة هذه عرفتيش دير واحد فينا غادي يخرج من هاد الدار انا اللي غادي نخرج ايوا قبل ما تخرج انا بغيت نعرف مع من كنتي كتهضر مع من كنتي كتهضر مع من اش غادي نقول لك قلت كنتكلم مع اختك نوفيسها سوليها ايوا اش بغات عندك اش قالت لك قلت لي هاب اللي في الكامل ديال الهناء والصرور والسعادة وراحت للباب كالضحكة لي يا. ياك ده بقى انا ولي الضحكة ديالك ها عار الله هلا الليلة معطيني التقار ها عار سيدي ربي ما بعد مني خليني نفكر في فهذا الموصيبة اللي وقعت فيها بسبب ايه وافكرة سيدي مع راسك هالا خاويالك الطار ما تقنقيشة كريمة غادي يدركي القطار ديال السبعة ان شاء الله اسمح لي قدرتك بزيف معايا بلاكس بلاكس أنا لو ما كانش عندي التزام هاد الليلة في الطر البضاء لو كانها ببطك بالسيارة حتى الأرضات بارك الله فيك هذا الواجب خاصة مع النجمة التلفزيونية الكبيرة كريمة البرضوني خلاص خلاص وليت نجمة قدحك عليها حاشا لله الحمد لله كل مواصفات بلوغ النجوم يمتفر عندك والدليل أنك توفقتي في جميع الاختبارات هي نعتبر نفسي منشطة برنامج تلفزيوني من الآن ما زال احنا من جهتنا كتقنيين غادي نرفعوا التقرير للمدير العام ديال الشركه وهو اللي غادي يقرر بصفه نهائيه اذا خصني نرجع للاداره العامة هما غادي يتصلوا بك فهاد الاسبوع على أبعد تقدير الدار دغزالة غزاله بالليل عامره بالاضواء والحياه نشطه اه خساره كل ما كانش ضروري تدخلي للرباط بكري لو كان تعشينا جميع يا قلتي عندك التزام هاد الليله عندي بالضبط من السبعة ونص ل 8 ومن بعد الراحه كان شكرك على هذي الدعوة الكريمة وكان اعتبرها بحليلة تمت يكفيها التشجيع والدعم المعنوي ديالك شحال مره هذ المحطة؟ هذ القطار ديال السبعة دائما تيخرج عامر مش كتعرفي ان عدد كبير ديال الناس كيشتغلوا هنفط طالب بيضان نهار كله وفي هذ الوقت كيرجعوا لعبار كان عرفها عندي واحد ولد خالي حتى هو من هاد النوع المهم باقي سبعة ديال دقائق ويخرج القطار شكرا لك غدي ان شاء الله نتصل بك أنا اللي غدي نتصل بك وفري فلس كل حاجة أخرى ويلا بقيت تابعة للغا غدي يمشي علي القطار دي السبعة ولا والأشرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شكرا شكرا جزيلا <تصفيق> العفو العفو أدماء أدماء كريمة بحول الله مرحبا بكم في قناة محطة مسلسلات إداعية مغربية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم, عليكم ورحمة الله الله تقبل الله تقبل الحاج الروابزي تقبل الله مقبولة في ميزال حسنة إن شاء الله ايو الحاج هي ورد بالكارك غادي تلبس البلغة مقلوبة <تصفيق> أبلاغي دي اليوم ولو كيتشابه ما تعرف لي من هي من لي سريع ما فيهم غير زواق وانا اللي كيزي سالي معايا الحاج هما هاد الالوان لي ولاو اليوم في البلاغي هالبلغه الفاني دياها هالبلغه الهندية دي ها عنق حمام اش <تصفيق> بعدا الحاج البردوني اش دار ولدك يونس مع داك التلميذ لي عور ليه عينيه اش <تصفيق> كتقول الروابزي اللي سمعتي ولدك يونس الا ما فق بارك الشبح في واحد ولد الناس في القسم اليوم بصح حتى عماه وسيل ليه دمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالعميلة في ولا في خبري حتى من مسولاتني عليه اليوم قلت لي هذه مده ما داز عندي الهري ايوا سيدي هذا الشيء اللي قلت هو اللي كاين والمدرسه راه مقلوبه بهذا القضية شوف لي الروبزي شي شي طاكسي اللي عنده للدار عتقني بتاكسي عفاك عتقني ايوا تهدن تهدن شويه عليك الحش هذه يومين كلها وانا ماشي في برشي ايوا اصبر غادي نمشي معك لا لا لا غير سير برك الله يعونك لا حول ولا قوة الا بالله هاد الاولاد ديال اليوم وخي يكبروا وخي ولدوا ويحفظوكا كي يبقوا خلق المشاكل والديهم. مرحبا بكم في طنات محب المسلسلات إداعية مغربية وش نبانتي غادي أتولي كل يوم خيطي بيطي وطرقا عن حيطي وش ما قلت تكشربها ازتحت انت الوضع وعلى غير أجي وخدم في هذه الزمانة ماما دايرا راسك سبحالله بحال بحالي لمهار فواله على واقعنا المهم كاين شي نفع في هذه الشركة أو غير سير واجي وخسرها الفلوس جاب لي الله ماما بلي هاد المرة غادي سخر لي سيدي ربي يواباش هاد المرة اللولى اللي غادي يدهولي في الكلام أنا وضيج معي راسك وضربه الفقد في حالتك قبل ما يفوت فيك الفوت هاد المرة لقيت ما كنت كنقلب عليه هادي مودة وقصد المؤسسة اللي أنا مأهلة بش نخدم فيها مرفوعة الرأس إي واشنو غادي تخدمي بالسلامة؟ غادي هيا نبدأ نقدم برامج في التلفزيون هذا قاع الظهر عندك التلفزيون دقا واحدة ومالي علاش ما يمكنش أجميع المؤهلات متوفرة وزايدون في 16 12 الشاحة جيت أنا اللولة اليوم ومن دابة 3 يام أو 4 يام تجي الرسالة دي التعيين حتى لهنا في وسط الدار إن شاء الله إيو اسمعها كريمة إيلا صخر ليك ربي في هاد الخدمان اللي قلتي غادي ترصي راسك فيها أو من بعد أنا غادي أنا هضر مع أخيك باش يجي خطبك لحمد ها تاني رجعنا ماما لهذا الموضوع أنا بنيتي راه نرتاح حتى نشوفك مزوجة إيها ماما ما قلتي عيب ولكن ماشي بالضرورة تشوفيني مزوجة بحمد أنا غير بغيت نعرف واش في دماغك شي واحد آخر يمكن ابتداء من اليوم دخلات الدماغي شي حاجة أخرى يوا عاودي لي حكي لي هاتقيني بالعشاء ونبعد نحكي لك يوا صبري سبري شوية حتى يدخل بباك من الجامع وانت عشو مجموعين صلاة العشرة هاتفرقت هذه ساعة ويعلم الله فين مش هو. آه. ها هو عمرو طويل نمشي نحلو الباب يوا نمشي أنا نوجد الميدة اهلا نختي فاتحة اجابك في هذا الوقت ايو خليني ندخل بعدها وعتقيني بكاس ديال الماء قلسي قلسي انا غادي نجيب لك الماء يمكن غلط في هذا المجيه كلها كانش علي نجي تبعش غادي نقول لها. اخودي بسم الله شربي هذا الكاس ديال العاصر مالك اجابك فاتحة عودي ليها راني اختك في مقام امك يونس اجري عليها من الطان ما يمكنش يجري عليك ايو كدبتيني اعود ثاني ماشي كدبتك ولكن انا عارفة ان يونس يمكن يتقلق يمكن يغضب ولكن يخرجك في الليل هذا امر مان تخيلوش ايو ولا الله غير تخيله هذه هي الحقيقة واش نسبب هاد الصداع من جديد؟ والو انا مهدنع لهو ضرم الله نطفرق عفوجه بحالشي قنبولة هكذا؟ بلا سبب لافتي الحبل ماجي معمر علي يا من التانوية تقلق معه شي تلميذ وتكرفس عليه بالعصا وكبرات القاضية ويمكن ده بيت رضوه قاع أنا عادة ضرت معه في الصباح ما قلّي قل حتى شي حاجة وقلّي بلي الأمور هانية وباخير علانتي ضرت معه اليوم عيّ طليف تليفون وسوّلتوا عليك ما قالهاش لي ما عليناش ده باشنو غادي تديري غادي ينبات هنا يك هذه دار والدية أيوة من حقين ندير فيها ما بغيت ألا لا هذه دار كنتي مولاتها ولكن قبل ما تقرر بحل هذا القرار كان لازم عليك تفكر وما تزربيش بالعكس كان لازم عليك تبقي جنب رجلك في هذا اللي عنده هاد دروس خليها لك، ربما تحتاجيها وزيدون أنا ويونس ما نفاهمينش هو صعب في العشرة قمت عوجة ونعيت من الهم والغم الزواجة فتيحة تفاهم وتنازول توادد وتراحوم ماشي شدلي ينقطع ليك والحقيقة انت يا فتيحة قاسحة ومعصبة وديما مطلع شوكتك. دابا جيت نتحما بك وليتي تعلميني وتعاودي لي الطربيه ما عليناش دار دارك وباك وامك غاديين يجيو غدا في من القنازه ديال الباسوري ويشوفوا واش يديروا معك نوجد لك العشاء ولا ما فيك ما تاكلي الا بغيت ناكل راني كنعرف الكوزينه خلاتني ومشات شنو غادي ندير دابا أنا نبات إن هنا وفي الصباح بكري نرجع للدار واقيلا نمشي دابا احسن ولكن الا مشيت دابا غادي يتصر ويتنفخ ويقول عند راسه باللي يندمت ورجعت ويقول لي بغي يقول هذيك داري وانا مولاتها نوفيسا نوفيسا نودة سدي الباب بالسوات هذا باللي اعطى الله عطا فاطمة وانطلبوا الله ان هذا المجلس الاداب ولا تأدي ولا اش سموه يكون طيف وما يوقف شاي الولد على الخدمة ما يكون غير الخير ان شاء الله وزيدون حل من حالة بحال هادي ديال يونس القاولي هالحل بلا توقف بلا طرد أنا خاطري مهول وما كراتش نمشي نشوف ولدي فادي هلا لا فين غدا تمشي اللي عطى الله اعطاه وها انتي عرفتي يصبح ويفتح وزيدون الولد بنفسه ما يغادي شي يرضى تشوفيه ومراته خرجه مضرب لاردة ما عندها فين تمشي ده ما تلقيها رجعت صافيا ماما يصبح ويفتح ان شاء الله طموينتي أجبني نخرج في هذا الليل الدنيا خاوية والظلام تقول شي الطاكسي كيدوز من هنا أموانتي شكون هادك اللي غادي مقعد معي فردي في الأخر ناري أموانتي شفتوا حاضيني هادك يكون شي قطاطعي بغايت تذكر في سعلي عليا أمي بتي درتها راسي ناري شفت وقف كي يجبت شي حاجة بنجيبه حتى كي يكون شي قتل وغير يقتلني غادي ينوقفنا تحت هاد البطوط على الله يبان شي طاكسي على الأقلنا كنشوف أشواك ناري شفت وقفت حترك وما جي قصدني أمي انتي قرب يوقف أمي انتي يا مانتي يا مانتي يا مانتي ناري يا مانتي السيد جاي قصدني غادي ينعطيه اللي يبغى أه وقتي بلا ما تركي بلا ما تخوتي وقفي عادي يبقى حلي لكن تعرف وقفين كن سنوش ي taxis أريد أتصادق ننحيد ننحيد أخوي غير الوراق ديالي وقلت لك بقول لك لك تعز زي أريد هنا ورقة كده بنصرفها منك هه نحيدك نبلو الخواتم من مني بدك يلا تلقي راس ها يا أخوي ها هاي مالك خيفة وإيش أنا بوعو لا حاجة أخوي حاجة عزك الله يلا يلا بقول لي هادو دهب ولا غير مش اللي دهب أخوي عزك عقش ويا ها هو أخوي ها علاج مالبشي تسلسلها ها نسيسا اخويا فضر لا بغيت سيفشي نجيبها لك وش خرجك هاد الليل يكمنشي من دوك اه... اعوذ بالله اخويا انا كنت في دار والدية ورجها دابة لداري مزوجة مزوجة اخويا وحق الله العادي ورجيك يسايني في الدار يلا تحركي خلفي قلت الحيادي ما بقى ادب ما بقى صواب المرة مخليها في الدار وخرجها في هاد الليل والله يدينا فضر والله يلطف بينا مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إدائية مغربية. علوا؟ شكون؟ علوا يونس، أنا نوفيسا، وصلت فاتحة. بقي ما وصلت، واش كانت عندك؟ جت لطت اليوم وخرجت من زروبة وبقيت مشو شعليها. لا لا ما عندكم نشخة في عليك، هذه كرافر فران نقد تبحوها. أنا اختي تكون جالسة لاك خيزومات عارف ما تدير في زنقها. تلقى دب داس في الدار والديه تشي عليهم. <متحدث> ركي عارفوا أعمليه من ذاك النوع اللي يضربني وبكا وصبقني وشكا أنا مزوجة فيك يونس إلاجة تتصل بي إلاجة ما تقتعيش ما تقتعيش يمكنني إلاجة تركتها الباب يلا يلا يلا تدخل تبارك الله السيد ماشي هنا وماشي شغله ما عامل كنتك تتكلم دمه في التليفون وغير حسيت بي قطعتي المكالمة قولي معامل يلا قولي غذيات مشيت ناسي في خاطرك ولا لا شنزعمة قول تكلم مالك سكتتي مالي سكت وهي كنتي اخر سيخد بانا مالك عودتني رجعتي انا هنا بوتنبت انت اللي خاصتك تخرج عندك الحق انا اللي خاصتك تخرج لكن ماشي دابا وقتاش من اللي نقرر انا ماشي انتي مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات الاداعية المغربية اش قلتي دبار وابزي اش عندي ما نقول يو تمشي معي لعند الواليد ديال الباشير داك اللي ضربو يونس وترغبو معي يا قلتي كاتعرفو نمشي يا سيدي نمشي بلاليت بطولي ولكن الحاج ارى لازم ولدك حتى وطيح راسه ويدوز معنا وياخد بخاطر الولد ها سيدي راني هدارت معاه في هاد الامر وقال لي ما عنده مشكل يمشي معنا ولكن من بعد ما يدوز المدرسة هاد الصباح ويشوف مع المدير هو اللون هيدا شنو الماد انسينو هنا ولا ندوزو المدرسة عليه اوان عايط له في تيليفون عايطة شدي مع راسك؟ ها أنا من المنتظرين ألو وي أهلا الأستاذ المخرج الكبير ما نقولكش لكش الأستاذ وما نقولكش المخرج واش نقول لك الأستاذ المخرج محسين حرفية حاضر من الان ما تسمع مني غير محسن انا فين غادي نكون انا غير في الدار ما عندي فين نمشي اليوم غادي نبقى وقفة عند باب الدار انسى ينسى عي البارد يجيب لي رسالة المدير العام للشركة قول يا سي محسن ياك سيف تتقرير الارباط آلو آلو آه. على ظهر عندي ما تقطعت المكالمة غير في الوقت ديال الحديث على الخدمة وقيل انا نخرج لشيم خداع هاتفي انا عيط هنا هذا هو المقول يا كريمة نقص عفا بنتي لدك التليفزيون خليني مقدل هدرة معمو ولكن بابراني محتاجة أن تبع نشرة الأخبار والبرنامج ونقصي بركة انتو من اللي بركة من المضيغ الهدرة في هذا الموضوع صافي يا كيونس تصلح مع الأب دي التلميذ والعائلة تنزلت ايو خليونا نعيشوا حياتنا عادية لا صافي صلات عن بي نوضيها فاطيما نوضي نكملوا حديدنا في البيت الأخر يلا يلا ايوها ناج نودا سيدنا نودي. أنت يا ما مس بمصائب خوي يونس. لو كان خليتي يقرر شكل حياته، لو كان ما تحش في هاد المحين، قررت يكون أستاذ وهو باغي شي آخر، قررتي تزوج فاتحة وهو كان باغي بنت خرى، وسير وسير وسير. رشيدة، جيب لي ليخليك المير في ال الاختبار اللي تعمليته في بداية الأسبوع في الطلبة. حاضر سيدي المدير ملف واحد وثيقة فاكس تفضل يا راشدة الملف اللي طلبتها هو كامل واخر وثيقة توصلنا بها تصبح بالفاكس مم. آه أنا كنشوف ممتاز تماما كما توقعت الشابة كريمة اجتازت كل اختبارات بنجاح كبير جاب لي الله السيد المدير بلي هذيك الشابة في شوية أني سيد راشدة للمرة الألف تنفكرك بلي إحنا في إدارة ماشي بحمام ولا سوق مع دراسيدي المدير خذي تقرير هذا واتصل الآن بحمزة في القسم الإداري باشي هي قرار تعاقد مع كريمة بناء على تفاصيل تقرير وشوف نبغي هذا القرار توصل نسخة منه في أبعد حد قد في الصباح إن شاء الله العنوان اللي في فيه كريمة يا الله تفضلي للأسف هذه القلسة ما كاملاش وشنو خصاصي إذا نعيمة باش تكون كاملة كاخصى أمراتك فاتيحة ونكره تكون معي أمرتي في هذا المقهى من هذا النور في هذا الليل الجميل نبال بكامور الميت خسارة وحنا جينا هنا باش نشوفو أشغيل في مستقبل آره نسبق لي وقلت لكم بلي حياتي مع فاتيحة صبح الجحيم علاقتنا كابوس لازم نخرج من منه أعوذ بالله على قيد الحلول السيونس الله يكون في عمانة نائمة وما حاسب المزود غير مخبوط به عندك الحق أما أنا مشي مخبوط بالمزود أنا مدروب صاروخ صاروخ بشري بشاري بركة بركة من هذا الجاهل الناس بدوك يشوفون فينا نرسح معك ويظلين شبحنا سمحوا لي قصرت لكم الأمسية دي لكم ما كان بس إحنا رخوز أه نادينا نادينا هذا دخل واحد دقيقة على وجهي داخل المطبخ أنا أمشي. أنا أمشي. أنا نمشي أنا نمشي نبتعد سمع سعيد. مم. آخر مرة نبغيك تخرج فيها مع يونس. الجبن الهات السيد كله مشاكل وحنا مننا. ما فيها بس الواحد يأخد بخطر صاحبه. ماشي على سبرحتنا. صحيح صحيح صحيح. سكوتي هوا شيء. شوفي شوفي شوفي. شو كده ذك لوق في كيدرنا؟ شوكيزي <مدلس> ديبان نود نود نو دسا هتشب ملو هو ولا يوسف شفتك قصي ياك بس انت كتشوفه ساي دز محنا هاد الطبلة هادي هاد السيد ما عجبو حد داك يطلع فيا ويهبط ويخسر في الهدرة عاود بالله ماشي حتى الراجل انا خسرت الهدرة والله العالي العظيم ما ولا تكلمت معه وهاد السيد هذا هو هذا هو مع ياسولو سولو وهي ده بقى حمقنا يا غير كنتو أبياك وش كون عرف كيفاش؟ كيفاش شكون عرف؟ ده بقى أنا رديتني أحمق ياك صافي صافي يوني صافي يلا ينشي بحنك يلا, يلا يلا يبدايك كلق مني سعيد الله دي كلق مني بحال هذي النماذي إلا ما مقتمشي عند حدهم كايد صروق مصيبة هذي ها على الله إلا ما فرقنا لك خلي من الله خليك نشي بقهوتي في خاطري ولا كنتي مريد أخويا سينا عن شات طبيب نفساني يعالجك بغيت تقول بلي أنا معقد ياك المعقد لا قول صافي يونس صافي غايتفرج في الناس يلا زيت زيت زي بحال مالكم ياك لاباس اش واقع شفتكم غير شي سوء تفاهم بسيط قال لك لا لا ناقصني نمشيو شي طبيب نفساني خليه يقول لي بغى يلا نمشيو هذا الجهد اللي ما يبات يلا يلا مرحبا بكم في قناه محب المسلسلات الاذاعيه المغربيه ربي يرضي هاتشي فني كان مخبي غبت تلتي ايام على الرباط رجعت لقيت البنت وقفة على الطراق ناعم اختي يا ماما خصات طبيب فساني عالجها ولت كلها مشاكل مشكاكة مغيارة ما كتتفاهمش وكلمتها هي اللي تكون بزاف لا بزاف امي علي ونس ما يتحمل انا في القنازة وخاطري ما هناني حسب لي كي ناشي حاجة ولكن ما ظنتها شي تكون هكذا المهم دبا انا عولت لك كل الموقع ارتاحي انت شوية وغيري خرج با من الحمام سيروا بجوج لعندها للدار وهضروا معاها ومع يونس يديروا عقلهم وينعلوا الشيطان لا لا لا كيخصني نهدر مع فاطمه ام يونس ومع با هاد راه هضره ديال الكبار ماشي لهثوف كيفاش هضره الكبار علاه دبا يونس وفاطمه دراري راهم زوج مسؤولين على نفوسهم اولا نتوما بغيتو ديما تبقاو اوصياء على اولادكم وخيدي رحتهم أولادهم أشهد العراج باقي ما بغيت من عن الحديث أشكت قلتها لي على هذا جك حديث عادي أغيطا هديك الله يونسوا بنتك ماشي شيد بازتهم من الأولى هدي واشن سيتي في سبع يام من الأولى دي الفرحوم قلبوا هسفها على علىها هاد ججلاً لا ما عندهم رفقة ما عندهم عشرة المودة بيناتهم فقودة تكما غير تكهرت على بنتك انا الحق وترحب ماشي غنان وين الله في ديال اللي لي غادي يكملوا مرحبا بكم محب المزلزلات إداعية مغربية يا سيم يا من من السدواجي وأطلق راسك خلاص أنا سيد أنا المعلم حاضر ناظر قل لي الفاتورة دي السوفيت ما تليج بالكاميو الخميس الأخر ما لقيتها شيء في الملف. هو فين عندها تكون أنا المعلم فهو يعني ما عندها جناح بشتير ولا رجلين بشتسير قلبوا بحثون قبل المعلم فلا بد أن تجدها سبحان الله هاي هاي هاي القافية والميزان ما كتفرق شي فيهم وقد كنت تسريفها في عنق ليه المعلم لكل سؤال يجاوب فهو واضح بكشوف بلا حجاب شبيك البيك اللي بغيتي في الحال احضر لك بغيت الفاتورة ديال الصبابط هاي <تصفيق> هاي كاينه هي ها هي, هي فين هي ها هي, هي, هي؟, <تصفيق> هي, هي المعلم فيديك واش هذا ما هذا الفاتوره فيديك وانت كتقلب عليها واه ماشي ديالك هذه ديال معلم <تصفيق> ما شاء الله سمح لي يا ولدي الزمان كيتلف. تلف في الفترة ايه بيليدك فهو يعني وماذا بعد ذلك لا شيء لا شيء اعفيني من وجهك هانا سيدي هانا انساحبه بشرفي ايه وانعيط المول للصبابة قبل ما اننسى علو علو البشير ايه كيف الحال الحمد لله قل لي ما درتي المروف داك الكوموند الاخير هي ديال الصباب ديال السير اخلاص عليا الله ايديك ايو هاد الفاتورة ايه قدامي ورقم كسر لي فيها الزيرويات بالعدد هانا غادي نصفت على هي ايو اصلح الى القيتي شي ما تصلح فيها ويجد لي هاسي دي واحد الالف ديال السبرديلة مم. ما بين 34 احتى السعود و30 يا رضيه ليك اهي القياسات ديال الشبابية <تصفيق> ها <هم> لا من دابا يومين بعوني الله يجي عندك ياسين حتى المعمل واصلح لي ديك الفاتورة وعطيه لكم خليت لك الرحم قرأ سلامنا الخوط كاملين لا يعون لا يعون سلوى سلوى هاي هاي اش كنشوف كريمة <تصفيق> <تصفيق> اش هاد المناسبة السعيدة توحشتك يا جنية هكذا درنا معي طلية ما قلتي لي درتي مع الشركة ديال انتش تليفيزيوني تذهيتها سلواء تذهيت مشاكل الدار من جهة والاختبارات ديال الشركة من جهة اخرى غير سكتي وخلاص وكاينشين في عبادة وكيف دازت طلع ديالك الدار البيضة يوم موفقة والحمد لله كتب الله هاد ها ها الاسبوع غالطة حق العمل. ولا أبغى الله هاد الشهر نبدأ ونبان في التلفزيون ولا سهل الله قولي يا ربي يا ربي هاد العام نولي نجمة تنشط تليفزيوني يواني يعني كساداتك سهلي كل خير انتي بعدها القرايا والزين ما بحال لشي وحدين ما تعرفش كيف داروا لها كاعد تفشوفها في تليفزيون كامل احتمي هنا مخطوها الوجوه والواسطات لكن أنا جبتها بدراعي فكرتين يا كريمة قلت لي قبيلة بهاتك مشاكلتها يا كلا ما لا ل غير صداع دائم بين يونس ومراته ومشاكل يونس في المدراسة مالو يك لعباس يو صبح مقلق وهذا الشي يخلق ليه متاعب مع تلامي وقيلة غادي نبقى بحديث كي يجر وغادي نسوا على الجين للسوق أنا بعدها عارفة على الجيت لك ما دايرة شي زردة دا اليوم وجيتي تاخدي شيوة ديال شلايد لا لا ما كيلا شلايد ولا بساطل أنا جيت ناخد غير شوية شامبوان وشي حاجة ديال ماكياج لزوم دي الشغل عندي عاد شفت شي مركات جديدة ديال من إن كانت كلام لك الزابون في القهوة البحر البارح كانت تشعر فيها النيرة كيف حتى ما ضربتوش في الوقت اللي قلب كل واقع عقص لنشوف الطبيب النفساني أنا ها؟ عندك نكون كان بين الناس حمق مش كنعرف ربما مليمح تغيروا واللي شافني كيقول كي باللي أنا كتلة ديال العقد لا لا لا ما كان طنش أنا حقيقة مقلقها اليوم وكان مر بحالة عصبية ومضطار بشوية ولكن هذا ما يعنيش أنني محتاج للعلاج نفسي أبدا أعوذ بالله من الشيطة ما أعوذ بالله من الشيطة الرجيم إذا بقيتها قدام هذا الوساوس يمكن أن نقول فعلا معقد وفي ذاك الوقت عادي صعب علي العلاج ها شكرا لكم يكون شاشي حد زعمه ايه لكن ما بيلي حد تقاوم غير تقريب حل عادة دقوه هربوا، لا لا نشوف شي حاجة ايه هذا ساعي البريد دقوه رمه هذا الغلاف شو شنو ويلي، غلاف دي الرسالة ما في آلة نبر ولا عنوان شاشي هذه البتاقة الوطنية دي الفتحة وهذه مذكرتها ايش نوزع ما يكونوا وطحوا لها ولقاهم شي واحد وجابهم ورموهم تحت الباب هادي ممكن لكن انا ما يمكنش نعطيهم لها انا ما كهدرش معها وما يمكنش نهدر معها بهذا البساطة نحط لها ورقها احدى التليفزيون تسخجيها و... من بيد الناس لك الساعة تبرزها بغت تخدهم او تحرقهم شغلها هاداك ناوه ناوه هلالا فاطمة راه من ملحنا وشوية مرتبط ليتين حتى ولدكم يونس زيت فيه يا كغيتا وصلت معك دبان هذا الموصل هذا وجه زائي باش يونس ياخد بنتك وحتى بنتي ما كانتش شي شي طاولة بايرة راه اخدها نوارة وسمه وعناده ورأسه القاسح اخرج عليها وورت لها العصر يا ودابا فاش مراد كغيتا وجيتي باش نتعاونه ونصلحه على الجرة او باش تزيدتش علي العوافي اكتر ما هي شهنة وهذا الشي اللي قلت عنا من الأول قلت لك نوضي لبسي جلبيتك ودوزي معايا لعندهم للدار وتم يبال ليبان هيه واش غادي ندير على وعدين معاك. معك نختف راسي قبل ما ترجع كريمة ويجي الحاج من الهري قولي لي بعداش خبارهم نسيت ما تولتك عليهم ولا بس عليهم إله إنه وهم الناس اخليني خليني نمشي نخرج علي الجلبي سيري سيري يا الحبيبة سيري والله العظيم لساعة سعيدة هذه. تقبضينا وضحكنا ها تاكسي ماجي ركبينتي اللي بعيدة وانا نسين تاكسي اخر نركبينها ها هو موقفش لليك ولا لي <تصفيق> يا شانديرو انت مش شوية على رجلين حتى الزنقة ياسمين. وتماك راقبت طريقه حتى هذا رأي ما بيش وخاجة من عند وحدة خيبة بحرك أنا خيبة الخويبة <تصفيق> شوفي شوفي شوفي ها هذا المخلوق اللي غادي بجين بنفس سيارة الزرقة هذا راح كيضم باللي حنا مدك النوع الرخيص اللي لا لأخلق ليه ما شاء الله على سلوك ردي. ده بتلقاه هاد الجنس عنده زوجة وعنده ولاد ومخليهم فوقت الغداء وخارج كي يضحك على بنات الناس هارتياش غا نديره قولي لي يا حاكمة الزمن غادي نقفو حتى اعتقد اننا غادي نركبوهم ونضربوها لي بشي غزالة ممطر ونحشمو بحالات المعقدين موحال وشكي يحشمو يلا يلا سلوى ههوقف والله إلا ما سمعتم منقي خيار مرحبا بكم في قناة محبين وسلسلات إداعية مغربية أمو فهميني راني عيت من سعف وهو وغي مطلع شوكته وهز راسه حتى حاجة معجبة هذاك ولدي يا فتيح وأنا عارفه القلب البيض والخاطر الواسع إلا تقلق هو طيحي انتي ما تري شيء شد لي يا عليك تبا حطيته علي الحمل كله الله يهديك الرجل مهمكبر ما هو غير بري محتاج لكلمة الحلوة والمعاملة الطيبة وليش فتي البيت هاني وسمها صافيان عارفة المرأة مهدنا وبعقلها ودبا شنو المطلب مني المطلب منك تاخديه بخاطر يونس وترغبه وترقفيه بجنبه حتى تدوس هات المصيب اللي صبته في المدرسة واخلل غادي اندير هادشي اللي قلتي لي انتي امي عندك غير يحش بجوج ويزيد طلع السماء ايوانودي نودي يا فاطمة خرجي يونس من الكوزينة اللي سدها عليه وجيبيه الهنا هو اللي و... احيانا هنا جت هاد بذا ما بغاد تهدأ مرحبا بكم في قناة محبّة و سلسلات إداعية مغربية وقع لنا الكريمة شفتها هي معي طتش إيوان زامنا مفوي ترونت ست أوكي سيدي ألو ألو كريمة وي شكنتما سيدي كيف شكن حنا إي شكنتما عجيب ما شفتيش الرقم وما عرفتيش صوتين أولا هاتي فيه فيه عطب وما كيدهاش الأرقام ثانيا صوتكم ما متعوداش نسمعه لذلك ما عرفت سيتكم <تصفيق> إني سمحي لي يا أنسة يبدو أنني غلط تفتركي في الرقم معديرة معديرة لا لا لا لا لا ما تقطعش حرفتك عرفتك الأستد المبدع الفنان المخرج الكبير محسين <تصفيق> هلأ سلبتنا اللي بقي اسمي في ذاكرتك. <تصفيق> أش خبارك كيف دير الصحة والله العظيم إلا كنت ناوي أنتصل بك هادي الساعة من بعد ما تفرجت بالصدفة في التلفزيون على برنامج غنائي جميل وهادف من إخراجك هذا كل برنامج قديم جدا والله يهديهم في الوقت لما كي القوما يديرو كيرجعوا للأرشي ولكن واش ما كتشوفش أن الشيء اللي سمتي تقديم أفضل بكثير من الأشياء اللي كنعتبروها جديدة صحيح صحيح وهذا الموضوع غادي يكون مادة رئيسية في الدول اللي غا تنظم في الشهر المقبل إن شاء الله ويمكن نحضر في الدول؟ غاديات حضراء إن شاء الله معززة مكرمة إيش كتقصد؟ كتقصد لله وأعني إنكي غادي تبدأي مهنتك الإعلام يا في الدول وإنتي اللي غادي تنشطي اللقاء مع الضيوف. دخلت عليك بالله كلمة هاني لك. المدير العام اليوم وقاع قررت عين. وغدا غديت تصل به أنا ما عرفتش شنو غدين دير دابا وشنو بكيه ولا نفرح ولا نضحك ولا نطير <تصفيق> دير اللي بغتيه ولكن إياك ثم إياك الطير إلا ترطيه غدت طيره ليه وأنا ما كنظنش أنك تبغي تقلقني دابا دابا ماما قريبة مني يمكن تسمعني بسلامة حتى نعيك مرحبا بكم في قناة محبين وزلزلات إداعية مغربية يا سين عفينك هذي النبس في مهلك أنا قادم ماذا ورائك يا عمه رو مسخوت هذا أعتقني بغي نفطر تفطر المعلم هو الأول قل لي النفس مما لا وطاب فهو يعني أمر وأمرك مطاب صافي يا سيدي صافي قطعتي لي الشي شبعت بهذه العرمة دي الحروف اللي سمعتني بارك آه. فهو يعني مع ذلك لازم تكل لازم ما تشبعك الشك بعدما ما شبعت ليك دماغك <تصفيق> سيفت لي على داك البشير اللي وليه مقابل بعيني يدي راجع وما بقى عنده شغل غير تبرقيق سيفت لي عنده في الدول يجيب لي واحد جوج ديال الشفنجات وشي شوية ديال الملاوي وجوج ديال البيضات محرحرين في الشحمة ديال الخليع <تصفيق> <تصفيق> يا وعندك تنسى بالردية لا تيفعل تركي في العادة أنت تأمر المعلم البردوني وخادمك الموطيع فهو يعني ياسين اللي هو أنا يأمر للشير يا الله يكون حتى هو اللي غادي أمر وهي غادية شي أمر شي فهو يعني حتى لعنده شي إيه مش مشي مشي. عجل إيه عجل لنا عادك للشير مشي عجل لنا يا خادم النحس يا أقل من فلس <تصفيق> أنا هالكومونت هالفلوس يلا ايه واطيروا علي وحلق وإياك تأخر ها نحن في انتظارك على أحر من الجمر يلا توكل وتكل. يا ناجات يا الهنداء كل الوردات كل ساعة اللين <تصفيق> ايه وانا هو التسلسل الإداري فهو يعني لازم نحترمه وإلا غادي تولي الفوضى <تصفيق> عندك الحق سوف تقول الفضاء وخصوصا الى ازتي شيك الماخورا يلا تحرك غير شوف شغلك يلا الى اللقاء الى اللقاء بعد قليل الى اللقاء حتى يحضر الخليع والبغير عشادة شفتك عودين رجعتين للسجائر يا يونس لا لا غير كانت نشوه شي شوية والسلامة دمك انتبع لي يا ذا كلهن مالك علي يا صاحبي كلسين انتقاطعوا ورجع ليه وش نسيتش دوز عليك القرو من محين هادي نكمل غير هاد القرو وما بقيش نعود نشعل واحد اخر قولي بعدها شخبرك مع ما... مراسك ناعمة <تصفيق> <تصفيق> عيانة شوية وهذا صبح راد في عادشة هادة طبية فيها ها ثلاثة يام ديها الراح يك لا لا لا لا بس يمكن يمكن حاملة باقي ما تكدناش هو هاني هنقل لكم بالمولود المرتقب قلت <تصفيق> لك يمكن يمكن <تصفيق> وحتى أنا قلت لك المولود المرتقب ما قلت لك شيء المولود الجديد يه <تصفيق> يه <تصفيق> فهو أنت أشخبارك ما فاتحك حدي يا نقول لك رحنا هاد اليومين في هدنة شي ما كيتكلم معاشي خصوصا هو أن أمي ومها جاوا هنا للدار وعملوا لنا بجوج محاضرة في الزواج والعشرة ودوك العضور راشية اللي على بالك <تصفيق> والمجلس تأذيبي أشقران في القضية دي استعمال العنف ضد التلميدي. على ما فبلك شيء لا وجه لي عندك لكن أنا غادي نستنف ونتعن في القرار لأنني كنت في حالة دفاع بعد ما استفزني التلميذ خلاص خلاص صريح أهلية من هذا العناد صافي شد راحتك وقف الأمور عند حدها وشنو عندك نتفلي علش علش هالسؤال زي ما قلت معارسي يمكن نخرج شي شوية رب تلجو وصعيب علي اليوم انا قلت لك بالنعيمة مريضة نسيت سيد اللي تبتنال الشهادة هو سيدي الله يشافيها وسلم عليها من عندي السيد <تصفيق> صبح على سبا الله يدي مخلق انا تحقى بقسمي قبل ما ينبهني المدير يا في رطيف على السوق المرش على فيه مدي الدكتق عليك ده برحش تهامي اش كدير وش كانت تودى بش تصلي أو شنو؟ أش كانت تقولي يا غيتا لو كنت كانت تودى بش نصلي غادي نبدأ نهضر معاك ونقول لك هاد شي إيوه هاد اللي كان عارفهنا إلا كان بنادم كنت تودى بش يصلي ما عنده كان غير الصلاة النبي والدعاء إيوه ما دم تعارف هاد شي لش كانت تسوليني؟ إيوه شمعت ش كانت هضر بغيت نفهم أنا للا غيتا كنت كانت تسولو زيو من الغبرة للا تقافي في الوقت اللي كنت في السوق شوفي حالتي كيفاش ولات ما عرفتوش هذاك سوق ولا تيران هادشي اللي عطى الله الغبره والزبولات والتكرفيس فين ما مشيتي ولكن هادشي اللي عندنا بزاف ما حيلتك الحفاري ما حيلتك الكربات ديال الخضره اللي محطوطه في الطريق ما حيلتك الشفاره اللي كيضربوا كي الجيوب يا بركه من الماء جلستراه نرتاح كاين شي راحه وحنا على وجه الدنيا أه وثاني غادي تبدي الناحية الموت أنا سكت سر لا إيوه. موضوع تي مع الخدمة. وديروا كسكسب زيد. وصيف تي منو الفاتح وينص. لا علا وعسع. يجمع الكسكسب ميدا وحدة. أنا ما قدر نوقف كوزينة. تدخل نوفيسا وتوقف مع خليجا. فاين غادي تهم؟ غادي نخوي قفي من قضيع. مسخرة اللّه. مساء الخير. كانت سيدة كاريم البردوني. الآن سكاريمة. ااا بلش كيانتي. تماماً. هذه هاد الرسالة هذه راح أسميتك. وحسي أنا كنت ناها بشوق. إلى تسلمي البطاقة الوطني ديالك؟ ولش البطاقة؟ هو هذه رسالة مضمونة ومستعجلة وما يمكن لي نسلمها إلا بعد من بعد ما نتأكد من الهوية ديال مولاها هذا هو القانون. دقيقة من فضلك. بارك كنت تسنى هذه الرساله هذه مده يعلم الله شنو فيها انا سيدي جبت فضلك هنا هنا هنا ما بارك الله وكا. شكرا الى اللقاء مرحبا بكم في قناه محب المسلسلات <تصفيق> هاك فتيحه اه عزيز كان سمعك غير هضري بشويه راكي سمكتي ليا ودني عرفتي اش ديري دابا في الزنقه قطعي دابا وغير ندخل للدار نعيط لك انا اذا صبري واحد دقيقه نتغطى من الشمس قالوا فتيحه يلا هاش كاين اختي ياك لاباس كيفاش تعرضوا ليك و سرقوك الحماق هذا كان لازم عليك تمشي للشرطه وتوضعي شكايه ايوا يا ليلى اتسرقتي انت وسكتتي و الى تسرق لا خروج اسكت كيفاش يمكن نقضيه على اللصوصيه اجي بعدا هضرتي مع يونس فهاد الموضوع ما قلتي ليه والو عجيب باقي ما كتكلموش بعدكم ما يهمش الان ايوا سمعيني دابا غادي نتسنيني في الخمسة نكون عندك نديك لمصلحة الشرطة باش تعملين الشيكاية ايوة يلا. في فالخمسة نتلقاك باب الدار فكرتيني يا فتيحة يجيبي معك البطاقة الوطنية الو الو, الو. البرتابل اخوات البطارية ديالو مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات اداعية مغربية يا سيد البردوني المحترم معلمين معلمين سيد التجار في كل زمينة والأقطار عش بغيت تقول تكلم بسرعة يا ترتار يا سلام يا سلام الحاج البردني فهويني ينطق أحلى كلام الكلام بالقافية والميزان بليتين يا أخو يا عاديتيني اللهم اتبلع بالشهر والكلام المنثور والسجع ولا اتبلع بحد جيدا كتجار بلعب الكارتة والدماء يا سيدي بارك الله فيك على هذا النصيحة آه لا هذا الواجب فهو يعني يجيب أن تعرف أنه يوجد في النري ما لا يوجد في البحر ويعلم ياسين فهو يعني اللي هو أنا يعلم ما لا يعلم البردوني اللي هو أنت يا ما شفتك ما بقيتك تحترمني لك عمك مربيك من اللي كانت عند كيلو ديال الحم ولا في البيع والشراء <تصفيق> لا لا لا بالعكس بالعكس عمي ومهلمي احترامك واجب وأنا كان قصدس نفوج عليك مرة مرة يا واحد أنا غير كان معاك انت يا سين في مقام ولدي يونس وزيدون راكم تربيتوا جميع وانا عمرني ما اعملش فرق بيناتكم مم. نفس القراية قريتوها بجوج <تصفيق> ولكن ولكن امي هو وقفتي مع برغيب ولوجو حتى خدمتي في التعليم اللي هو يعني انا خدمتني معك في الهري ايه وشكن بحالك يا سين انت اتبارك الله كتصور ثلاثة ديال المرات اللي كيصوروا يونس والحمد لله انت وليتي شريك متاعي واللي حليتي عليها عينك كتلقاها معك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد إلا حاجه وحدة أيها الرجل الشهم البطل المقدام النبي الكريم العاطف الحنن ما هي؟ هي يعني كريمة كريمة عمي أسمع ذاك النمس نعم. لآخر مرة سنقول لك باللي كريمة في مقام أختك هنا يبدأ الكلام وهنا يسلي ولكن عمي رفقاً رفقاً بقلب المتيم رفقاً هذا الموضوع في ضنا ولا باقي جبده غادي كل معك حد يتأخر. هذيك. ولي ولي ولي ولي ولي على ممتيل أنا بعد هاد الممتيل كيقطنف بالضحك ياك ولي ولي ولي ولي ولي تندك الممتيل اللي معه. اللي كاتمت المراتو كاتعجبني تعجبك جنية ان شاء الله يوزيان لينا ايوانتي يا للا الموم تلكي ما قلنا والو وانا بغيت يتنوضع لي الهاراج والمراج احيانا لكم يا رجال احيانا هذا بصافي يا للا غدرينا المدبولة نوضي للا عطينا انت الشو انا غننوض بكاريران امتبوع للدار البضاء شنو شنو شنو كنت في الطالة البيضة هذه عشرة يام يا وراكي قلتها بفمك هذه عشرة يام وفي عشرة يام عشر كيخ واهري وكيعمر هيري واشوفها سيدي إلا طلعتها للطالة البيضة شوف لي معاك دكت لامت الجداد اللي قلتها عاد بانه شوف جيب لي منهم جوج ديال الدارات يا ولاشا هل انت عشة ولا لا واسبر قصي مدخل كريمة على هما كينا شايف بيتها ولا خرجاتها سيدي فستة مشات عند الوصح بتا مشات تفايش عليها بديك الرسالة اللي جاتها من ديك الشركة ديال التلفزيون عليها جاتها البراسافي ايه ورا هم قالوا لي ها خصها تشمع لمرق وفي ثلث ايام غادي تبدأ الخدمة يوم ما شا حرم عليك ها هاد الخبيرة هذه ها ما تعتقينيش على عاللول ايوه انا قلت ما مهنة فايدة فا التمرة كلها وفي الاخر طلع لاشي خدمة ايانا أو يقضيوا بها ويصفتوها في الوقت اللي يقولها لهم رصهم على الدنيا فوضى فاطمة الله يهدي اي يا سيدي راها فوضى اي وادير معاي عقلك يكنوا فيسا خطفاتي حمرات يونس اللي خدمت في ديك الشركة غير ثمان شهر وكانوا كيعطيوها غير شي سواند والنهار اللي جات مع الطلب قصيم جروا عليها بلا كلمة بلا جوج صافي صافي على علادة هدر بارك المهم من هي علي كريمك هاي يا صبرات وجاب ليها الله منوت هي وادا بنشوفه وعند الفورا يبان الحساب مرحبا بكم في قناة محب المسلزلات الداعية المغربية نعيمة نعيمة خليني نزيد شي غمضة حصة براسي بحيلة وكل العصا المهم هنا مشيت لندرسة عندي جوج ديال الحصص اليوم من تميل تماشى إذا كنت راجع دوز عفك المختبر خذ نتائج التحاليل ودوزهم معك للطباب إن شاء الله تبقي شي طلب أخر جيب معك شي صندويش باش تغدى أنا متعولش عني ينطيب لك ونتي أشهد تاكلي ما عنديش منين يدوز الماء بالعكس لازم تاكلي والتاكليم زيان دبراك باشي بوحدك دبراك أنتو مجوج نفوس إيوا سيدي يزيد ونسميه سعيد لا، باش يتزاد ويكبر خسك لازم لازم تكوني مزيان وهو بقي جنين صاف يا سيدي بركة من الضروس جيب لي حتى أنا شي عاصر سبقي على خلال الساعة مرسول الحب فين مشيتي وفين غبرتي علينا. لين سيدي طلق راسك راه حتى انا باغا ندوش اه بالله من الشيطان الرجيم عوذ بالله من الشيطان الرجيم أعلى كلام على الصباح ايوا ما تقولي صباح الخير هي كتسمعني داك الغزال من قاموس ديالها استيونس أسي الأستاذ راني باغيه ندخل الحمام طلق راسك ايوا واخا واخا دقيقة دقيقة انا خارج دقيقه واحده اه دقيقه شفتك تحممتي وكشطتي فين غادي بالسلامه كيفاش فين غادي ايوا سؤالي واضح <تصفيق> غادر أخدمتي وعلى خدمتك كتحتاج لهذا الشيك كله يا سيدتي عمل الأستاذ الأستاذة فتحة خطير ودقيق للغاية والمظهر الخارجي في هذه عنده أهمية كبرى ايو أقول للأستاذ اللي كيهتم بمظهره الخارجي وكيعرف مسؤولياته امتى إن شاء الله غادي تعرف مسؤولياتك داخل البيت انا انا أنا بصراحة عمري ما كنت مفرط في واجباتي داخل البيت وباش كتسمي هذا النفخة اللي فيك والدنيا اللي ما قدكش أنا مساعد أفتيحاً تنقش معك في هذه المواضيع كلها لكن مش إدابة وقتاش الفيلسوف فوقت الغداء إن شاء الله والعشية كلها إلى بغيتي أما الآن غادي خدمتي هي دا خدمتك بالسلامة أهم ليك مني أشهدك لم كتقول يا فتيحة يا ديك الله هادي راه خدمتي الخدمة الخدمة الخدمة باش كاين لكل عم الخبز واج فهمتي ولا لا ماشي مشكي لي خرج غضبان المهم عندي انني جرت الكلام معايا ويمكن فلاشية يبرد ونصلحه اجزر <تصفيق> تفضليها عنيسة كريمة بارك الله وفيك سيد المدير اسمح لي غير واحد دقيقا نكمل هذي الميل في اللي فيدي وانا معك تفضل سيد المدير يا الله شغادي يقول لي الان لكن المهم بالنسبة لي رأى مكتوب في الرسالة اللي جاتني البارح أنيسة كريمة أنيسة كريمة فين سرحتي معديرة سرحت شوية ما كينباس قلت لك ابنتي بحل موضح في الرسالة الشركة كترحب بك موضفة عندنا لكن اللي خصك كتعرفي هو أن مدة تدريب العملية الميدانية اللي غادي أتقضيها معنا في الشركة هي سنة كامة و هنا ما عندح ثمانية. مدام تتدرب المهنيه غادي تقويني. مزيان وخلال هاد المدة رك غادي تستفدي من راتب محترم ومن تعويضات على المرضودية والتأمين. على كلين. هاد الملف دار في كل تفاصيل. لكن اللي مهم الان هو انه خلال هاد السنة الاولى لازم تكوني مستعدة للتنقل يوميا للتدريب ده. يوميا. انت يا كريمة اخترتي هاد المهنة. وهي مهنة المتاعب والمصائب ولازم تكوني مستعدة لكل الشروط اللي كيطلبها كي العمل الإعلامي كون على يقين السيد المدير أنني مستعدة لتنقل أن يوميا مش غير للدار البيضاء ولقصد الحل ندير لنا فيت من الرباط للسطات <تصفيق> ما يتساركش آي ما يتساركش وبلا شك ركت عرفي أن العمل في حق الإعلام والتلفزيون ما عنده وقت وما كيعرف لا رحة ولا عطل. كان عرف كان عرف هذا الحقائق أيوة أنا على يقين من أنك إن شاء الله ستكون نجحة بعون الله في مهمك وأن شركتنا ستقدم الجمهور هذا الموثيم صحفية ومنشطة برامج من النوع الممتاز هل يحش منه؟ والله يجعلني عند حسن ظنك التقم ديال الدربي دارها مجند من أجل إنجاز عدد من الحلقات البرنابل الجديد اللي ستنشطيه أنت واللي صعب تعليك هما مستعدين يعونك فيها ووقتشك يخصني لتحقب الدربي دارها؟ ابتداء من غداء في الصباحة إن شاء الله إذا نخليك السيد المدير الآن ونمشي نتهي لا لا لا لا <تصفيق> انتظري انتظري واحد بيد ما يهيئ المحاسب المالي ديال الشركة الوثائق اللي كي توقعها وفي نفس الوقت تسلمي أول دفع عملية على المهم اللي غتقومي بها في الشركة غدين تخلص قبل ما يكمل شهر <تصفيق> نظام مؤسسات خاصة يا أنيسة كريمة مخالف أنظمات باقي المؤسسات وخاصة في مجال إنتاج إعلامي لازم العاملين فيه يكونوا كي توفروا دائما على السيولة مرحبا بكم في قناة محب المسلزلات إداعية مغربية ياسين ماذا وراء العم الكريم؟ يا أنا مشي الدبا نصلي الدور تما غادي نمشي ندوز الدار وانت غادي تقبل دهبا أنا غادي نقابل لهري وهو يعني من بعد الساعة نصدو ونمشي نصلين على الأدن الثاني ديال الظهر وبعد ذلك نمشي للداري اللي انت شريتها لي وانت غدى يا وصافي. بارك واش غادي تبدأ تعرض علي هاد الأسطوانا كل يوم اه اه اه واش ته وانت اللي تل بديتي وانا الى فتبديت تباتك لا اجد الراحة الا بعدها ان انهي كل شيء. سير اوليدي يا ياسين الله يعطيك شي عقل <تصفيق> يعطيني شي عقل فهو يعني انا احمق اولي عندك عمي يكون حاسب نخفيف الشاشية وعلى هذا القبال رفض الرفض المطلق حتى تتكلم معي في سواجي بكريمة آه كريمة كريمة الغالية بنت العم ترى أين أنت أيتها الفاتنة البهية يا أيتها كما كما يعني أو لا يعني أو إلي أو إليت كان أضرب أحدي. كما هو يعني نكون حقا بتحقيق أحمق وميام ويوجبني نطيب ولكن اللي سمعني كان يقول نطيب يجيب لي الله من اللي كان طيب العنقرة بزبيب والبصلا ويكلها بيضاء ويغلبتني المهم البيضاء طابت أتي برزا زويت نهات والكورنيشون هما حقيقة هل اختهنا المرة أي مرة سواء كانت أم أو ابنة أو أخت أو زوجة سعيد سعيد أشكت دير في الكوزينة أنا ماجي أنا ماجي هانا هانا للمولتي هانا للمولتي الأم دي المستقبل هانا زوجك العزيز سعيد طيب اليوم غدا تو بيده يعلم الله كيف رديتي الكوزينة تلقاك قلبتي لي هسفها على علاق ما هو دكش اللي عرفني الله نعيمة أنا ما يدرتك يوائح تلع شي إن شاء الله يلدزتني هذا الدخاء ونوض نقاد الكوزينة ونوجد لكشي جهيوة على حقها وطريقة بلاش بلاش ألا الله ما الطيبي لي من طيب لك غير خليك مرتاحة موش حال جاهدين بقى مرتاحة العطلة المرضية بقى لي فيها غير يومين يعني لازم ما نوقف على داري بيدين انا في نظري لو كنزتيش عطلة مرضية وحدة اخرى دوك وليدات الناس شكون غاي قريهم ولكن بعضوها ومنحقيك تخذي عطلة ما نحقي ولكن ماشي نكذب ونقول مريضة والعكس هو الصحيح <تصفيق> هلالله كان هنيك لها الضمير ديارك الحي مصابل وكان عندش يوحدين معنا في التنوية غير شوية من ضاميرك الضامير المهني مطلوب في كل مهان والوظائف وخصصا في التعليم ولكن الحمد لله معظم الناس ديال التعليم كي يضحي وكي جهود كبير ولو أن إمكانيات العمل قليلة يا الله هل إلا الحاملة شروع العصير ركشفتين نتيجة ديال التحاليل والنقص ديال الحديد في دمك كبلي يا شيكاس مرحبا بكم. بطنات محب المزلزلات الإداعية المغربية الله يعطيك صحالة لغيطة أبس حتك الحاج تامي مطموضة بابا حتى تأكلها الدفاحة ما عندي فين نزيدها بنيتي لا غادي معها وتأكلها لأنك كليتي ما تقيلة في الهضم وغادي يتقل على معدتك ويمكن تروعك نقالي هنشها وعطيني هنش الأخر غادي نقسمها بناتكم بزوجة المهمة ولكن بلا ما نقيها ويلي بغيت وكلينا تفاح بزبلوه هدك رأبا شي زبلنا الحاجة إيطا هدك رأبا قشور وش حال من فائدة في القشور ما تلقيها شي في القلب دي العدد الفوكه كاينة هادي وعندك الحق بابا والقشور ديال التفاح مثلا مفيدين بزاف تسهيل هدم ومفيدين للناس اللي عندهم الدهنيات يعني شحمة كثيرة في الدم الله نجينا ونجيكم جميع منشي شحمة في الدم شوفيها الحاجة غدا ان شاء الله ذي لنا شي كسكسوب سبع خضاري وعيطي لبنتك فاتي حوي يونس رجلها باش يتقدوه معانا والله العظمي للصباح كله في الخدمة وانا كان قول نعيط نشوف نشوفك دايرين وبقيت من هادي الهادي الهاديك احتجت لطناش وانا كان لازم تسعيط لها من ديال الإدارة. ما تقدر شيء تخسري واحدة دقيقة من تليفون ديالك هه. ولا قولين انتما جيلة واللفتون فابور لا بالعكس بابا أنا من الناس اللي ضد استغلال إمكانيات ووسائل الإدارة في قداء المصلحة الشخصية أنا عارف كل شيء نفيس ورانا يا غير كانت بازح معك يوهانا دابانا يضل تليفوني وغادي نعيط الفتيحة وانتم ما كتسمعون وقدع لي ها يلا تكلمتي معها وقولي لها دوزلك دو كيونس يونس وعرضي حتى هو وخماما عموري ما لح توجودها في هذا الشارع ما بيهاش ولكنها نقية والزبناء ديالها معظمهم ناس ديال التعليم. على هداب السلامة هاد تعليم تبعنا حتى هنا قلنا نخرجوا من طار واحد ساعة نجدو فيها الهدرة فإذا بيه جايبني المحل اللي كتكون فيه انت حار أفتحه شو الله يدك الله ترفعي شي صوتك أكثر أفضلين عتاب الله صم غير ما يسمعوا أنا ظنيتك يكفي علن بغيت توصف حد يالخسال قلنا بدو صفحة خرق وعلى هاد الأساس قلت نقصون تذكره ونعرفوا فين كيل غلط لكن تهون تعب عمرك مت بتدل ما لي شنو درس عيب بطلة ما هي باش تسمعيني هاد الكلام جاي بني المدرسة ماشي المقهى أعتاد يا ولا ولكن هاد المكان مشقت المقهى يمكن لي نبتله الآن وفين ما بغيتين نمشي؟ <تصفيق> فين نبغي نمشي اللي سمعك كي تقول هاد الكلام يقول بللي صف ديال السيارات بالسائقين ديالهم واقفين كي تسنون في الباب ألا لا ما عندي لا سيارة ولا جز وحمد الله على هاد الوضعين وزيده إمكانيتي هي هاد أحمد الله مكافي مع الكرة والماء والضوء والمكلة والباس الله مالك الحمد ما كيسني حد ما كنسى الحد يو هذا باش فتكنسني والتي كتشكة ماشي أنا أشكي يا للا شكي لكن ها واحد العام غير شوية بلا ما نفرج فينا الناس يا سلام يا سلام يا ابنة العم كم اشتاق القلب إليك كم اشتاق أحن إلى نظرة فيك إلى بسمة أحن إلى واش غادي تسكت أولا يا ولا ماسكتشاي يا ولا ماسكتشاي يا بنت عمشنو غادي نحلف بالله ما باقي نجي لها دلاري هو يعني حتى لها دراجة يا كريمة أعود بالله كيفاش كنكرهك أشكت قولا يا سين واش كينش وحدة لكتكره خارب لكن ولكن أنا مش خاكة كريمة أنا ولد عمك قام ان كون واحد النهار زوجك أنت آيا سين كتر من آخ ما تصورش مقامك في قلبي أنت بالنسبة لي أكثر من خي يونس يونس اللي ولد أمي ببا آه نفهم من كلامك وهو يعني أنني مرفوض كالزوج أراني قلت لك وش يمكن الأخ ياخد خطو لا <تصفيق> صعيب صعيب علي أن أمن بعد الحقيقة ولكن غادي نحاول يو أمولي بلاد دموع بلا خزن يعلم الله أشي غادي تدير لما تعرفني غادي نخدم في الدار البيضة في بخباري قال لي يا عمي لكن اللي فهمتنا هو أنك غادي تديري لنا فيت ولا نفيت جاتك سهلة النهار كله في الدار البيضاء ونرجع بالليل يا الله يبقى لي الوقت غير باش نعي الصف يا الله يحصل اللي المهم مبروك من قلبك يا شاعر وأدي بالعائلة من قلب قلبي يا صحفي ويا نجمة لا لاوة لا لاوة باقي ما درت علاش نولي نجمة ايه السهل ما كان الآن السهل ما كان كريمة هو صناعة النجوم وهو يعني يكفيكون مراكشي معلم زياد شكرة وشي جاردة وشي حزب وهانت نجمة النجوم وقد ظن يا سين أنني نرضى بمثل هاد الممارسات ها هذا هو المشكل <تصفيق> هذا هو المشكل وذك شوالك يا زيدي قوم حبتي لك رجعنا لبكاه وتعني <تكلم> شفت مبتعت طلع يا سين ما بقى لي هوالي وجه الله ما إلا بغيتي تقولي سختي بنا وصافي. اعطيني ذك التليفون يا سين آه أنا لا لا تفضلي ما تفضلي يا للا كريمة لمن غادي عيطي بعدها بالسلامة؟ غدا عيط الخيونس. حشوم هادي مدة ما تكلمت معاه وما عرفت ايش نودر مع ديك الغزالة من مراته اه بعدها ندور له. ألو؟ ألو؟ يونس؟ اش خبرك؟ ما عرفيني اش كن أنا؟ أنا كريم أختك. على <تصفيق> سلمت اللي عرفيني. فا أنت دابا. وهي معاك ما يتسلك شيء؟ مزيان اللي خرجتو زوجت بتلوش ويا الجوج. ودو زالي نتكلم معاها قالوا فاتحة <تصفيق> عاش خبارك كيف بقيتي يوا ديروا عقلكم شوية راكم كبار ماشي دراري ما عرفتشي واش الخط قطع من عندنا ولا من عندهم <تصفيق> ما يكون غير من عندكم بزوج عش <تصفيق> كتقصد واش ضربك الله ولا مالكي أه؟ كيفاش كتقولي الفاتحة ديروا عقلكم واش ما عرفتش باللي غادي يتفهمها علاقة عقلها فهو يعني شك في رأسه وفي الناس عندك الحق يا سين يا للا كريمة رأي أنا جات ذيك المتلى اللي كتقول جيدة ويه أنا. مرحبا بكم في طنات محطة ومسلسلات إداعية مغربية ه ه هي دي ما هكذا فمان بلوز وكات قصد تحرجني لاني الشيطان فاتحة وإلا كانت كريمة غلطات معنا فيد احنا يا بش نزيدو نقدرو الجو دينا ده باش فتك جيتي مجيتها ورطيتيني أنا الضلمة ألا أنت اللي مضلومة وحنا ما خرجنا قاعة من هذه هاد الخرجة هادي كلها إلا باش نصلحوا إلا كان ما يتصلح بينتنا باشي باش نزيدون عقدوا الأمور وعاد نخلقوا المشاكين من بعد والله يكتر خيرها. ها إحنا قاسين مهنين الله إذا هي تعيط لنا باش تسمعنا اللي بغات وخير بشو يا عفقة فتحوا بس أقرأك يسمع هوا يسمعي اللي بغا يسمع ماناك نصرقه ما توقفش يا سيد أوقفوا لنحل الباب ونهبطوا يوقع ليوقع إيه لو وقفتها غادي نجمع لك الجوقع قرصم الله يخليك يا ممكن تبدل لي هذا <تصفح> الفرشات؟ داكور شفتك ما تليت حيوانه؟ صفا صفا حكيتم زيان وزايدونا هاد اليام واللي تكن قلل من في العشاء غدا إن شاء الله شنو المشير اللي غادي نصور غدا إن شاء الله غنوقفوا تصوير ديال الفيلم لمدة دي أسبوع باش نبداو التمارين على شكل النهائي دي اللي برنامج جديد صافي خلاص غادي نبداو باقي الحال بالعكس أخي تقول لازم علينا نبداو من غدا على رب بيكون جاهز بالشكل المطلوب. هذه هادي عندك فيها الحق مخصناش نبقى حتى الآخر الحضاء عاد نبداو كنجرع وفي المطاف المرطة فنجدوش حاجة كيف ما عطلنا يا راسدي على سلامتك اللي فهمتي فهمت يا دل حقيق <تصفيق> ومحدك مساعد مخرج لازم تفرض أنك ما تعمل إلا في ظروف ملائمة وما تخليش الجهال المتطفلين هم اللي يقروا إمتى تبدأ وإمتى تسال بالفعل ولكننا أنا اللي عرف وأن هذا البرنامج جديد غادي يتكلف به وجه تلفزيوني جديد هذا المشكلة تحل والقيمة الوجه المطلوب وش قوليها؟ الأنسة كريمة مرشحة من مدينة طريقة أبينات في الاختبارات كلها على إمكانيات عالية وخلص و ولات لي الاداره الوضعيه ديالنا تماما وصبح من المؤكد انها غاديه تلحق بنجد ان شاء الله باش نطقوا في الاعدات شفت الكارسون ما جابش لك الكالفورشات <تصفيق> وحتى انا ما بقى عندي ما ندير بها قول <تصفيق> لي تليفونك تشارجي اها انا آه آه تفضل على سيدي شكرا أنا ما عرفتش ملاد البرتابل ديالي مرة خدام ومرة لي برك على ديك العالم السفريلة بغيت يخل شكرا شكرا مهم ايا اتخون ست هاواتي صاني مساء الخير عهد شوية بعرفتيني ياوه لله خسنين صغرت لا لا هذا رقم واحد صديق وحتى هو من الميدان ألو كريمة كنت سمعيني أبو إذن غانت لقى في محطة القطار خودي القطار لكي يخرج من الرباط مع الثمانية لا لا لا دواشي على كله يلا اللقاء يوه شفت كمية تم كتر من القياس ها بالفعل وما ومعرفت عرفتش علاش وما عرفتش علاش ستريك الأيام وما كنت جاهلاً يا عمل الله شكون هاد من دملك يا عيد فضلو واش هاد خليها التليفون كيف رعلينا راسنا ما عاديش تشوف شكون انا غادي نجو اهلا شكون اهلا نوفيسا اهلا اهلا آلنف. شخبارك الحمد لله يونس انتو ملاباس سالليك العافية والسلامة كيف دير الوليدة والوليد راح كيسلموا عليكم وكي اكدوا لكم باش تجيوا تغدوا عندنا ان شاء الله على شنو عندكم السلامة ما عندنا والو غير الواليد شهك سكسو وقلنا ناكلهم جموعين انا ما عندي مشكل ولكن لازم ما تقوليها لاختك اي وفايني يا دووزها لي اجي اجي تكلمي لاختك نوفيسا عشبغات حتى هي تكلمي معاركة علينا للغدا عال نوفيسا يا كلاباس والنهار كله انا كان عيت لكم في الدار ما كي جاوبني حد أيوة كنا خارجين للنفوج يا الله بطاحتكم ولكن بطابلاتكم منهم ما يجاوبوش كنا في شي مكان ما فيهش الرزق يا المهم رحنا غنسينكم غدين شاء الله في الثناش يا عندكم تخليونا مرهونين يا صبح ويفتح يا الله تصبحوا على خير بسلامة شفتي الادب كيف دير السيونس شفتي الفرق بين اختي واختك اختي عيطت لنا باش تعرضنا اختك عيطت لنا باش تقول لنا ديروا عقلكم بحال اللحنا حمق وكن بالحجر هاي يا ابنة عوتاني ما يمكنش تدوزها شي حاجة بلما تعلق عليها يا لطيف <تصفيق> <تصفيق> ألو؟ وي؟ <تصفيق> سيدة المخرج يا قلنا <تصفيق> لك بلا بلعب الحضرات يا سيدة ولا هذا المخرج حاضر أعتذر مرة أخرى ألوك بتي أو بقي؟ أنا الآن عند المدخل ديال المحطة غادي نأخذ القطار من دربة خمسة دقائر نتمنى الله ما يكونش عنده شيء تأخير عودتاني ما كانتونش أنا جاب لي الله باللي ما بقوش القيطارس ديانك يتأخروا على مواعيدهم اللي كانوا في الماضي على كله مخطط بركة باقي مرة مرة كيتفكروا ديك العادة السيئة أبادي ألو ألو كريمة غريب تقطع الخط على كل حال كلها ساعة وتصلا نعرفش وقت. أمي متي أمي متي جتني الدوخة ما أعرف كيف اختفى التليفون من يدي شوف شوف شوف من صخوت شعل كي يجري عدا الله هادو هو هدير فوضى مركت كن في التليفون على <أله> دام الله اختفوا ليه وزادو أنا <مش> بعد كن غير اختفوه صافي. شوف أسيدي شوف كيف الجحنة فوضى شوف. مجرمين هادو. غير ما زادوا سابوا المهم الحمد لله اللي خرجتها كده جاب لي الله كان غادي يضربني بشي جنوه ايو حمد لله بنتي حمد الله. يلا سيادنا يلا فرعو لنا هاد الشعار يلا اللي عنده شيش غني يمشيره يلا <تصفيق> احسن انا نمشي بحالي والتليفون يخلفو الله اي حالة دي بادة في الساعة اي اي تمانية وخمسة دقائق ضيعت القطار. دبا نفرض عليا عين القطار ديال 8 ونص الله يخرج هذا النار بخير يا ربي بش نزعنا يمكن يكون تليفون ديالها أخوة غير بطاريا ولذلك تفع أو يمكن طاح وتخسر المهم أنها غد تكون خرجات مرضات وما بطاريا أولو توصل هذه 8 ونص يعني أن دابا من نفرض تكون في أسنقا بقيان ساعة شا غادي ندير دبا شا غادي ندير في انتظار القطار زيان نشرب قوتي ونخرج الشبكة لكلمات المتقاطعة ومن بعد ننطرق المحطة القطار اه الله يخرج دمار بخير اي اي اي اي اي تسعود الارب وانا بقي في الدار مش هات الساعة ويمكن تخلط عليها حتى الساعة الثانية ملك اسبرق ببوحدك بحالش يحمق كان هذا المعرسي كانت سائلاش قد نقول المدير على الساعة الأولى اللي ما حضرت لهاش وهذه ده بس ساعة ثانية احنا قد نبدو فيها ولا ما زال تقدر ايو انت اللي صبحتي ناعس صبحت ميلوك بحالي لا واكل ميادية اللعصة ايو اقلس بلاقص نهات الخدمة ايو اقلس بعدها قلت صبحتي مهلوك بحالي لا واكل شكون شكونا سيدي اللعصتك للا ما عصاني حدا للا انا غير عملت بيه فقط اجيب عدام قول لي وقتش غادي ترجع ناشه ربا بيعوني الله نكون هنايا. يا نلقاك لافزانة ديها بيش مش يونزق الدو في داركم ايو ويلقال هاليا عقلي انا راني انت عطلت تبقي على خير تسكي خرج مقلق زعماء نمطفراه دي لكارت دي فوق تلفزيون كيفاش وصلت للهنا؟ إيش هذا؟ ما يمكنش؟ كانت في الصندوق اللي مشيت فيه في كنت قلت لهم بالليل لكارت يمكن تكون ما كانت شخصا مرحبا بكم في قناة محبة مسلسلات إدارية مغربية. اذا في هذا القطار هذا يعني ان الامر فيه مشكلة اطلب الله السلامة أه. الحمد لله اهيه أه. كريمة, كريمة. <تصفيق> على سلامتك <تصفيق> الله يسلمك يا لابا سود دي اشوق عليك تقطع الخط ووجتي <تصفيق> مع غير سكت غير سكت مشير او مصر قليل بفور طبل من يدي من لي كنت كان اهدر معك <تصفيق> أي أنا كنت سبب في ضياع هاتفك. وزيد سيدي أنك ضيعت علي القطار ديال 8 الحمد لله أن الأمر توقف عير عند هذا الحد. <وزيز> <وزيز> الحمد لله. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك النطفة فيه. يلا تفضلي تفضلي تفضل يا كريمان نمشي بالسيارة. الإخوان تينتظرونا في الاستديو رح نتأخرن عليهم. عدبتك معايا. اسمح لي يا. هذا بك والله يكتر منه. وكان احطرم قوانين السير عندك الحق لو كان كانوا السائقين كي احطرموا قوانين السير ما تكونش بلادنا للأسف مقدمة البلدان اللي فيها أكبر عدد من حوادث السير أنا كان باللي للمسؤولية في هذا مشتركة والضمير هو الأساس واللي ما عنده ضمير ما عند القانون ما يغير فيه وقيل ما مغين دون وجدوا صبري شوية صلاة باقي ما سألت وباقي خصوص الساعة عادي يكون معانا. إذا نمشي لصار نجلس مع فتيحة ويونز سيري سيري مع النفيسة ولا بغزك نعيط لك وردي البالة ماما مع المرقى المستوسة ديال بابا. عفاين غدستي نفيسة وقفت مع ماما في الكوزينة واخا هي ما كتبغي حدعونها خاصة في الطياب يو اقلسي معنا شوية وعطينا أخو كلامنا هانا للا نعطيك هاك كلامك ابا وعمو لها اله <تصفيق> ما يتسرقش شيئا وفيسا باقيا كيف عرفتك النهار الاول طاح كا و بلوقا و <تصفيق> <تصفيق> ما عندهاش اللي غير خاطرها اشنو نظهر لكم نديرو شي كاس ديال اتاي بيد ما يرجع بابا من الصلاه وعاد نتغداو انا بعدا فيا الجوع وما نكرهش تحطو لي دابا لا و لا و السر ديالك سكسو هو يتكلم مع الجماعة عندك الحق يونس ولكن إلا بغت فتحة نحط لها وحدها ما كي المشكل وحدة؟ مالي فيها مرض موعدين نوفيسا نوفيسا اسمحوا لي نشوف ماما شبغات مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إداعية مغربية <تصفيق> <تصفيق> برافو برافو كريمة برافو ستوب ستوبا إخوان يلا الله يخليكم خدوا ساعة دي الاستراحة واللي غادي يا كل يطلق راسو غنكملوا مباشرة في الثلاثين إن شاء الله قولي من فضلك وبدون مجاملة كيف كانت تجربة الأولى ألا لا نجح بكل المقاييس. صدقين يا كريمة شكرا لك شكرا قولي من فضلك منين يمكن لي نجيب واحد شاندويتش ولاش بغيتي أد صاندويتش كيفاش لاش باش نقتل الجوع يك هذا وقت الغداء الغداء كلالا اليوم على حسابي وهو جاهز يلا تفضلي معي لكن انا مخلصة وقبطة تسبيق باش نصرفه على رأسي وزيدون ما مخليني محتاجة احتاجي حاجة انا اللا فلوس كفرهم الغداء دي الغداء اما اليوم قلنا لك كل شي جاهز يلا تفضلي يا كريمة يلا الحمد لله وشكر الله على نعيم الله بصحة والعافية الله يردع لك يونس ويصرح امورك انت وهذه النوارة من غزانة قررت عيني بنتي فاتيحة وأنا بابا ما غديش تدعي معايا أنتي أنا في الله يزيدك النور على نور والله يجوزك بشي غزالة الراجل بحالي <سؤال> عادة خلاصة <صدتهم> يسختي بيها بيسال واش عيوني كتشوفه أها؟ لا ويلي لا كنشوف كنشوف مزيان اللي اللي صديقة كريمة ابنت أمي أو في الحقيقة كريمة أختي غادي نمشي لعندها ونفاجأها بلا شك غادي تعجبها المفاجأة <تصفيق> السلام عليكم وعليكم السلام شكون. ياسين. سين أشهد المفاجأة آه كنت هو يعني على يقين أنك غادي تقولي هذه الكلمة أش خبرك مد ما شفتك ولا سمعت خبرك داوي غير داوي ومشاكل يا هو يعني راك كتعفي التجارة بحر واللي تخليه كغرق فيه قوليها أش خبر عمي البردوني وكاريمة لا بس لا بس اليومهم الأحسن جاء سول على راسي فقط على شخويا إيوه هيك اليوم جمع هو يعني يوم عطلة وفيه كان حرم على نفسي الحديث على العمل ولا إلى ومع ذلك غادي ينسولك على كاريمة إيوه أنا غادي نقول لك باللي مشكلة يوم الطر بمعناها هو يعني تم بدات الخدمة وغادية ترجع في القطار زيال تبنيها ومساة الليلة هو هنية عليها شح فرحت لها يا ياسين هادي ومين باشكت عندي آه هو مالون ليها على هو يعني ماشي صديقة العمر وانت يا ياسين اجدرتي بحياتك اه ماذا تعني مفهمش ما ايه يعني من غير الخدمة وجميع الفلوس اشنا هي مشاريعك؟ اه ايه واليحد الساعة ما عندي حتا شي مشروع ولكن من دا بشوية غادي نبدأ نفكر في واحد المشروع اللي هو يعني مشروع كبير ومهم جدا جدا ما عرفتش كون هذه البسلة والبسلة اللي عطل عليهم همكعيه الدابة الو ياكما <دخل> نستي ما شحشو يا ياسين حتى نعستو في سلوى سلوة؟ وادي عاد العشرة وانتي صافي أسدلت السطار وصافرت في دنيا أحلام دبا يا هذا وقت الشعر ما هذا وقت الشعر وقت تأدير بالأحاسيس والمشاعر ما أحلى للمحلاه والقمر زين بضياء يا سلام يا سلام ما أسعب ياسين الليلة الصبمونة واش دبا بغيت كناني باللي تحتين صرع في غرامي وحنا حتى الحدو اليوم في الأشياء ما كان بناتناوالو <تصفيق> الحب الحقيقي يا سلوى فهو يعني الحب ليأتيه فجأة والله يرحم عليها أنا أي ما اللي قالت هيه على أغفل على أغفل وما قريت حسابه وده بامه الشاعر العاشق يمكن تقول لي يا تصبحي لها خير وأنا نقول لك وإنت من أهله أو بغيت نقطع لك المكالمة أنت التليفون لا لا لا لا لا لا أنا لا نقول لك تصبحي لها خير أبقال خير وخير وتنعسيه للحرير وتحل ميبل ورد والزر والشطيح والبدي مرحبا بكم في قناة محيطة المسلسلات الإداعية المغربية أبنيتي يا كريمة ما تكي إليه دفتنا قلسي في طريب خاطرك وانتي كاتل بقي وقفة. ما عندي وقفة ماما باش عدني نجلس هنا كل في خاطري القطار بقي لين الساعة وحتى لينا بنيتي عدد كرفيس البارح ما جيتي حتى نصصت الليل واليوم عانتي خرجة مع النبوري هاد المشكي القريبة يتحل إن شاء الله البداية دي ما كد تكون صعبة إيوانتي اللي بغيتي هاد تأمارا ويعلم الله باش غادي يتسلي هانا مشي تا ماما فكرتيني ها التليفون راح خاسر سبحان الله تعيطولي وما نجاوبكمش ده بنشوف واش تقدر على هات كرفيس ده باية طوال ويعجبك يا كريمة وتندمي على النهار اللي تنفختي فيه على حمد ولدخاي حمد ولدخاي اللي كان غادي يفرش ليك الأرض بالورود ويرش عليك بالحليب حاجة فاطمة يا معامك مع معاماليكتي ونعم الحديث سعادتك لله يا شنو ده با بديتي تنزك الأصباح أعوذ بالله الله يوم شكون يقدر يتنزع للحاجة فاطمة بنت لقاها والباع وشمعها من دراع؟ إيوه قولها وعمر بيها فمك إيوه جلس جلس قلس تفتر بسم الله قولي لي بعدها مشات كريمة مشات الله يمتعى بالرضوي وفقى <تصفيق> فعواض ما تقول الله يهديها كتعونها لا هدلي بهلال بالدعوت واجي بعدها للا فاطمة مالكي مالك يا عمارة الضال يا كاس البلار فينا هو الخليع ما كاي الخليع الطبيب قال لي كذاك المخلي ديال الكوليسترول رأى عندك طالع وش هذا الرجل بغيت قتل راسك بالشحمة الشحمة عندك الحق هاش بغينا للا بشي خليع يزيد يخلع نار ايوان كتحت على راسك الاصباح واخر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مرحبا بكم في قناة محبة ومسلسلات إداعية مغربية <تصفيق> اسمعي يا ناعمة كنتي كتشوفي راسك باقي عينا عندو مزك ديريش هذا طبية جديدة قلت ليك باللي ما عندي حتى مشكل وزايدون ماشي أنا أول مرة غادي تحمل في العالم <تصفيق> ولكن بالنسبة لي انت هي أول وآخر مرة كتحمل في هذا العالم لواء <تصفيق> لواء لوا. نسيتي الوالدة عندك رحمه الله نسيتي أنها سبب وجودك ولو ما كنتيش لتكون الآن في هذا اللحظة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم رحمها واختر لها يا رب العالمين جي <تصفيق> جي جي بعدها الأستاذ كيف جديتني بكلام والسيد حزام السلامة وحتى انتج رجيني معاك نايت سحجر عيمة مزيان مزيان مرضى مرضى الواحد يذكر الاخرين باحتران قانون السير يوا سيدي نزيد نذكرك راك قريب لمؤسسات علينية ولازم عليك تقلل من السرعة نا نذكر الحق التفادي هانا لقلت من السرعة سيدي راك تلميذ نجيب ومطيع وانا نقدر بخسر خاطر السيدة المحترم العيمة يوا يوا شوف صوب صوب صوب شبق قدامك وبركة من النزاح قبل ما تخرج في شي واحد <تصفيق> مشاهدين الأعزاء برنامجكم الأسبوعي المباشر نقطة إلى السطر يجدد الترحيب بكم في حلقة تبحث في موضوع ساعة موضوع شغل ويشغل الرأي العام في كل أنحاء المعمور إنه موضوع خطر دا السدة صبا فإن وصلت يا كريمة أنا كنت مرن على المقدمة أراني كنت كان سمعك وكيف جاك إلقائي؟ خيب خيب حالك إياك هذا هو تشجيع الدم ديالك ما عندي ما تسارك قراءتك أعطيك الأولى من المقدمة كانت جد جد رائعة إذن إلا تكرمتي سمع هذه الفقرة واعطيني فيها رأيك بكل وضف فضلي لله ها أنا ذا كل آذان صغير سيداتي سادتي غير خاف عليكم الخطر الداهم والقاتل الذي يشكله داء السدا، لكن بإمكاننا أن نقلل منه ونحد من تهديده الحقيقي للحياة إذا ما اتخذنا الاحتياطات اللازمة وفي مقدمتها الوقاية وكما قال المثل الوقاية خير من العلاج ومن أجل تسليط الضوء على هذا الداء ووسائل الوقاية منه سنحاور السادة برافو برافو برافو كارIMA يلا يلا سيدنا هادين ديرج شنب مع كارIMA الله يخليكم اه زدني عفكو واحد دقيقة بلوتو جاهزين جاهزين يلا يلا يلا اسيدي على بركة الله على بركة الله مرحبا بكم في قناة محب مسلسلات إدائية مغربية ما عرفتش ماليلي اليوم يونس مقلقة وصدري مضيق عليا أحس بحالي لخصنين بكي لا بس عليك يا فتيحة ما تقلقيش يمكن ما نعصيش مزيان شنو ظهر لك نمشي عند شي طبيب نفساني طبيب نفساني يو شنو فيها انت اللول قلت لي ماشي مرة ماشي زوج باللي الإنسان كيخصو لمر بشي حالات عصابية لازم يشوف فيها الطبيب حقيقة أنا قلت لك هات كلمة لكن ما توقعتش منك أنك يتقبلي وهانا اليوم كان طلب منك نمشي والطبيب نفساني شنو قررتي اهم مادام اقتلعتي ما ديما نقول لا لا لا نتغداو ونرتاحو شويه وفي الساعه 3 نمشيو اش غادي نتغداو انا ما مطيبه والو ماشي مشكل نقضيه باش مكان ما نكراش لو كان مشيتي للشويه اللي حدا السينما وجبتي منها شي نص دجاجه والحرار <تصفيق> ما كاين بس نمشي لالا على راسي وعيني يلا توكل على الله وانا غادي نوجد شي بالردية ديال اتاي بيد ما نرجع <تصفيق> أشهد لانقلاب الخطير أشهد الضرافات اللي جات ونزلت المهم أنا مع لي غير برد لأهل لو عسد كل مرات عقلات وندمت على مدوزتها ليام من صيب وصدع أنا ماجي يا ماما نقصى بنيتي نقصى بنيتي من ذك التلفزيون ها أنا طفيت وقع عشخصك ماما عودتاني عفا ابنيتي عيط البابك و عيط الختك فترة و لماذا لهم بابا في القنيطرة مشيشوف يشوف مشكل و فتحة في دارها غرقة فهمها اللي ما بيسلي معيونس قلت لك عيطانهم اراني بالموت بداتني. خلاص خلاصة ماما من هاد الهضرة اللي ما مقي وماش هادا غير التنسيو طيح ليك و ها انا عطيتك النقاط اللي مخرج لك الطبيب و كيخص كدابات حتى يحطي تقادلك لو كان كانت واحد قيطة صديق لدوها شفتك ان قتلوا لنين ما داروا لي وروا لي يا ماما حمقتي الدوارة عندهم مقادير و أوقات ديري قضية يا ابنيتي دوجة لأختي فاتي حفتين نظر معها هلا أقلت ونسني في العشية لأخرجت انت لخدمها أنا هاد العشية مخدمة وهانا قلت سنلا في جنابك ما عندي فرق عليك يورت حتام وينتي شكسان البخري من تهيب فوقي كل درهم بلا فايدا أجه سيدي الله يزازك بخير شوف لي أدلا ببارة يمنها صبر يا سيدي صبر هذا واحد درهم واحد صح ها وحيدنا يلا تكلم يا كيف بغيتي ألو ألو ألو بابا يكلبات لا بس ابني تينوفيسا وعلاش معيض وش و... باقي مركبتين ايو اكتنا وين اخذ القطار ديال ساعة ها عمك حلفية بالحلف الكبير تنتعش معهم ايو وقتش غد ترجع ان شاء الله قد نرجع بعون الله في القطار ديال دي اللحظاش يوالله يو يجبك على خيره بابا مكفينا ايا موجودة امتكيك تفرج في واحد المسلسل ميكسيكي ميكسيكي <تصفيق> <تصفيق> اش درتي وبعده فدك شي دي الورد كل شي في امان الله وحفظه يوا بلغ سلامي العمي ومراته وولاده تاو ما كيسلموا عليكم يوا يا الله بابا تجع الاخير الله يرضي عليك تادي زوينة غيتك اتراج في موسلسان مكسيكي عيش نهار تسمع خبار لا أستاذ المحترم ياسين أنا غادية تسمح لي لازم نمشي دابا ما القمر الزمان وسيدة المكان سلوى الفاتينة مستجلة؟ سلواء مزروا بي أشعر شعراء مم. حيث هذي 8 ونص ديال الليل وخاطسها ترجع لدار والديها. آه أح على هذا الزمان وشحرك يجري الزمان هو الزمان منهار خلق الله الوجود والإنسان هو اللي خاطسه يعرف كيفاش يتعامل مع الدقيقة والثانية متفق التفق معك يعني هو بالنسبة للعشق زمنهم ماشي هو زمن الآخرين فأنا يا سلواء الدقيقة معك تسوى قرن لكن كل ما فست معك بدقيقة إلا وكان بدأ نطبع في ساعة وساعتين ونهار ويومين إيوان <تصفيق> إيدينا شكونا؟ أشكونا قبل ما نضوء؟ قلنا باللي نزيدوا نتعرفوا على بعدنا واحد شهر على الأقل ومن بعد دار ولي دي معروفة فين جات آه أجسلوا. شهر زي ما ماشي هذا راه زواج ياسين وزواج لي لا عام صافي صافي صافي يا للا خلينا غير في شهر مرحبا بكم في قناة محبين وسلسلات إداعية مغربية ماء أو باركة. لا صافي دانست الحبة المهم هو أنك تحرصي على أنك تأخذ الدواء ديالك فوقته أنا إلا حسيت بنفسي طرخفات عليا غادي نحبس الدواء آه إياك يفترتك هذا الخطأ لازم تكملي الدواء كما قال لك طبيب وما يمكن لك تحبسيه أو تبتليه إلا من بعد الموافقة دياله أنا عيت منقرف هاد الورق ديال الدواء اللي أعطاني ولا فهمت فيهم شي حاجة هذه كلها مقويات ومهدئات يعني مخطيرة أنا قد مهدئات كتريح العصاب وكتساعد على ضمان دورة دموية عادية قل لي يونس واش كتكرهني استغفر الله العظيم أنا عافة باللي كدوز علي شيء أوقات ما كان بقاش فيها ضبطة أعصابي كان ولي سريعة الغضب لكن كن على يقين من أنني غير كتدوزني النوبة كان حسب اللي خلقه لك المتاعب وكان شعر بالنادم الحمد لله ما كان بس وأهم مرحلة في العلاج فتحة هي بداية العلاج والإيمان بالله وثقة فيه وبلي سبحانه وتعالى قادر يشفي من كل الأمراض كيف ما كان نوعه. بديت كان حسب اللي نحسب ده كي يخدني ورمش عيني غالبيني. آه هذا كون في الدواء وده بأخد راحتك ولا تحتاجي شيء حاجة أمريني. كتعرف فين ص واحد القاضية؟ أما هي؟ انت رجل طيب وعظيم. مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات الإداعية مغربية. ما يمكنش أو تاني قدبتي نفسكم أعرض لي في المحطة ولا شيء على اللغة ديمة إلا حاجة واحدة منشوش أنا هي؟ يا تسكني في الضلة بيضا أو؟ هذك أو التانية كريمة خليها الوقت أخر تفضلي سيدتي آنسة من فضلك آنسة آنسة نعم لكن تي سيدة بالمفهم الراقي المثالي يا سلام ما عرفتك شوش مخرج دقني أو شاعر أديب أو المخرجة كريمة لازم ما يكون أديب أولا ويكون تنوع الثقافات. لأن الإخراج التلفزيوني ماشي كاميرا وضو ومايكروفون لا, لا لا لا أبدا أنجح المخرجين هم اللي متمكنين من الفنون كاملة واللغات أيضا والثقافات. تبارك الله لك هائل أشتهر لك هاد الموضوع ندروه مادة المناقشة في شي حلقة فكرة هائلة تسجليها عندك حتى نقطرحوها على الإدارة معرفت شواش ممكن اخت فراسي المركز الهاتف باش نجدد لبيت تقاليد سرقت لي ولا خلي هالأشياء إن شاء الله أما هذا الصباح عندنا ولا والأشياء الستوديو هاد عشيام كريل شي شاركة أخرى غادي تصور فيه شي تفاهات اعتذر على التعبير كتسميها هي مستملحات أو ستكومات إذن اليوم غادي نرجع للرباط بكريل اليوم إن شاء الله غادي تمشي معي في السادسة الفندق كان يا مكان وعليش؟ باش نشاهدوا العرض الأول ديال الفيلم سينمائي مغربي جديد وغادي هتكون مناسبة لك. باش تلقي مباشرة مع نجوم الفن ورموز الثقافة والصحافة في بلادنا وقبل ما نحضروا العرض نمشي بعدا نحل المشكل ديال التليفون بعون الله لله يا ما تسنح <تصفيق> لفاست تامي إلى كل منهار كنقول غادي نجي نطلع عليكم إيه ولكن دهوي والمالاهي وحداك ترميك الوحدة الله يلطف بنا وخلاص. ما كان بس احنا من الخطأ والنسائب لا بده ما يسولوا في بعضياتهم وإلى ما سولتين تع نسول أنا هاي وكيف ديره بعده واحد الحاجة غيتها هاي هادلي يا مسير بردوني ما عاجبانيش البارح بلا بود دخلت في نص الليل للدار دخلتي في نص الليل يا وفين كنتين يا كماشي ليلة فعلة ترك ديالالة أو الملحون هاي ديار هاي <تصفيق> دياش من عند ولا ملحون البارح كنت في القنيطرة عند غاي قبل ذاك المشاكل ذي اللي ورد اي اي اي اي اي اي اي اي اوهم اللي رجعتي للدارة شلقتي لقيت الحاجة غيتها مجبدة والعينين مقلوبين على يدتها فيها ونسولتني فين كنت درت الله يحسن عوانها اذا كرا التنسي والعدو سووا انا اللي كيعطيني كي صليا مرة مرة اي اي اي اي اي اي اي اي اصبر يا ياسين مجبا المهيلين اصف خطر شوف الله يرضي عليك قل الباشر يجيب الناشي الصينياء ومعها قريشلات وكعيبات وفيندات يلا. يالله هو النووي وبدك ليسة بطلبات بطل العلم العزيز اه الحاج اه الحاج وارد بالك شوية وقل للمناطي وكعيبات واللويزات واه رحنا ما بقي لاش دلالي رح لك اللعبه في ستين فوق بالك يوا ما فيها عيب الله يهديك مرة مرة الواحد يدير ديك الغليطة خصوصا بلا ما تشوفه مراته كيفاش بلا ما تشوفه مراته شدربان ان لي نفسي كعالك حقا يا والديراني غير كان مزح معاك يا سين اه يا سين اقول الباشير ما يجيب والو مرحبا بكم في قناة محب مسلسلات اداعية مغربية زيد كوبليك الحليب يونس بارك الحمد لله فترة مزيان فطرتي <تصفيق> ولا تغديتي <تصفيق> عندك الحق هذه دبارة عليها اللحظاش وان البارح تحت طيحة وحدة ما ضربتني الفيقة حتى العشرة راه قال هاتو بيب اش قال قال باللي الدواف اليومين اللولة كيرخي وكيجيب النعاس لكن من بعد كتولي ردود الفيحة العادية المهم انا بعد حس انني احسن من السابق وباقي ان شاء الله ترتاحي أكثر. دابا لازم عليا نشوف الطباب مرة فشهر يا وغير فهد تلت شهر أما من بعد غادي تود لي مرة فشهرين وتبقى غاديها وكتنقصي حتى تقتعي معها كل صلة مصاب يا ربي وأكل شيء ممكن عند الله أجي يونس عاش ظهر لك نمشي ونتغطى اليوم في داركم ويها ديك نشوفوهم ونباركو الخس كريمة على الخدمة يا وهي كنتي ديال الله قادرة أنا ما عندي حتى شي مشكل حتى أنا راني توحشهم راك حقا شاعر اه اه اه اه انا انا نفضل اسلواء تسميني شاعر عاشق ايو سيدي شكرا علمو كلامة ايو خليني قابل شغلي اه اه اه اه اه والله حتى نغضب وإلى غضبت غد انفجرت وإلى انفجرت بحل البركان الجميع بردني ايا سين ايا سين هالعار خلي هاد الحديد حتى انطلقاه رني عندي لكم مبجي الحلوة والزبناء واقفين عليها اه اه مني ايه اي حتى حاجة مسبقتك ولا غادي تسبقك إنما العمل عمل وتفرق اللغة ماشي يوقته هذا صافي صافي يا لا اسمحت لك خصوصا في الوقت اللي قلتي بللي حتى حاجة مسبقتني ولا غادي تسبقني يلا يلا يا عزيزة يا ملهمة الشعراء إلى اللقاء إلى اللقاء يا زعيم الحماق يا سلام همالا هذه كلمة الحماق كانت من فماك إلى اسل <تصفيق> لازم لازم علي نحقق هذا الحلم في أقرب وقت ما يشخصني كل شيء الحمد لله موجود الدارة على قد الحال لكنها مجهزة ومأتتا حقي في الهري وفي في الخير والبركة يقول الأساسي هو سلوة عروسات سبارك الله كاملة مكملة واجتمع فيها ما تفرق في غيرها الأسبوع المقبل بحول الله أن تكل على الله وأنتي الأهل والأحباب لطرق الباب باب عائلة البصونة الجليلة الانسة سلوى البرهماني ياسين سبحان الله أوليدي إياك لاباس لاباس لاباس أمي لاباس لاباس لاباس على أش درت. أش درتي واش فتكت هذا روح دك أوليدي خلعتيني هذا <تصفيق> أمي هذا غير المناجات يعني حديث النفس للنفس وحديث الروح للروح وحديث الدات للدات وحديث صافي صافي صافي يلا توكل على الله ونوت حسب لي مع الفورنيسور دياللي مليفه راك يتسمنك يا واخ. الله واخا واخ الفورنيسور سبحان الله عندي من حديث الغرام إلى حديث الأرقام أصبر أصبر أصبر ايي تبا نقول لهم صلحوا هذا السرسال مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ونهارك دير هذا اش اخبارك الوالده الحمد لله وليدي ايونس توحشناك اش اخبارك خالتي فاطمه لاباس عليك الله يرضى عليك يا الحمد لله الله ونشكرو ايوا زيدوا دخلوا ما تبقاوش واقفين في الباب الوليد هنا ولا في الهري لقيتي عاد دابا مشى وادي واحد من الساعة ايوه كيف ترى وجراح تجيته والله العظيمة خالتي لكل نهار كان قولوا اليوم نطلع لكم وما كيكتبش مرحبا مرحبا ومئة مرحبا ايوه الوليدة كريمة اشدرت فقدمتها قديم مزيان ايوه وباقي ما نقولوا لا مزيان ولا خيب ايوه والله يسهل عليا في منوت ايوه خليوني النود نكمل الطيب ديال الغدا خالتي الا بغيتي نوض نعاونك انا موجودة لا لا لا لا غير خليك يا بنيتي ارتاحي ارتاحي اجي امي بعدا واش السعديه الخدامه صافي مشات وما بقاش ترجع ايوا انت كتشوفها وليدي طلبات لينا اسبوع تمشي للفرح ديال اختها ها الاسبوع الثاني سالا ودخلنا في الثالث وهي باقي ما شفناها خالتي ضروري خصك اللي يعاونك حتى انا داكشي اللي قلت كل الحاج وحتى هو قالها هالية قال لي ايها ما رجعتش فهدي يومين غادي نشوف لك شي بنت اخرى ايو اخلي هنين بشين تبعي تبعي تبعيها, تبعيها فاتيحها تبعيها هو اللول الله حمدك يا ربي وشكرتك الامرات غيرات مئة في المئة واش هذا الامر ممكن وبهاد السرعة اما ان هاد الهدوء والعقيل اللي بنو عليها هاد يومين مجرد حالة عابرة وفي أي وقت ممكن ترجع لعصبيتها لا لا مكن اللهم إنا نسألك دوام هذه النعمة ولا لا يورينا ما يخلنا مرحبا بكم في فطنات محب مزلزلات إداعية مغربية يلا يلا كريمة حينو بتكسرات زيدي السلام عليكم وعليكم السلام بغيت نجدد البطاقة الهاتف دي ديالي شني يا كما تسرق لي تسرق لي ما شي غي تسرق لي وتسرق لي مني يدي بطريقة الأبلاء إلا اسمحتي لي الرقم ديالك والرقم ديال العقد العقد لا ما معايش هنا وزيدون ما عارش فين داي راقع واخا معليش أعطيني الرقم بعده لي البطاقة الوطنية أه ها البطاقة وهالرقم واعطيني معاك شي أربعة الأرقام اللي تصلتي بيهم قبل ما يتسرق لك البرتابل يا واخا هنا غادي نكتبهم لك في هذه الوريقة هذي ها كتفت ستيرو ميرسي وخلافة حد وكلوا على الله ونمشيوا بطا ويلي يا يونس مالك على هذه الزربة خليكم معنا مالكم باش متبوعين لا ولاد لا غيره هذا جهدنا خالتي يلا نوصلوا ويحضروا ونسدوا الدروس ديال غدا <تصفيق> فكرتيني في التحضير ما يتسالكش ايوا صبر غير شوية ارجع باكو وتجلس معه راك سمعتيه في الغداش قال لك ايوا وقت اخر ان شاء الله اصبر صبر يا يونس عافاك نشوف غير اش غادي وقع في هذه الحلقه خلاص الله يهديك يا ليش في هذا المسلسل ولا في المسلسل الاخر ولا في اللي غادي هو نفسه نفسه في هذا المسلسل اللي كيتبدلو كي هما العناوين والاسماء ديال الأبطال صافي لا لا لا يونس هذه المسلسلات فيهم ما يتش ماشي بحال شي مسلسلات ديالنا على اعمال المسلسلات ديالنا الوالده ايوا انا بعدا ما كيعجبونيش كلهم حقيقة حقيقة فيهم المزيان ولكن كتير فيهم ما كاين غير جلج هي عندك الحق فادي يا واش قد نقولك من الواجب واجب علي لانتشجعوا الفناني للمغاربة من بعد تجريبة غادي ان شاء الله يعطيوا إنتاجات مهمة راهيم كل المغاربة يعملوا حسن من هذه المسلسلات ولكن بشرط إلا بتعدوا شي متطفلين وخلوا الفنانين الحقيقيين هما اللي يخدموا يا عندك الحقة فتيحة ورأي ماشي معقول الكتاب القبار ديانا قلسين مخبين ما كيعرفهم حد والمتهافتين كيصولوا وجولوا بتفهت خالتي، وخلينك على خير، <تصفيق> وقلوا قلوا قلوا في أي الأكسين. إلى جد اختي كريمة سلم عليها، وقولي لي هاي اللي عند الشوقي جيل عندنا ما فيها بس. واخ وليدي واخ. حيانا <تصفيق> كريمة، كان شفوا إحنا اللي معنا بعد فضة. عاد شوف أنت. مرحبا بكم في قناة محب مسلسلات إدائية مغربية. عندك رد بالك شوف الكاس دي القوى غادي يتقلب على الورق ديال التلاميذ اه عييت عييت راه بزاف عليا عشرين تلميذ وكل تلميذ منهم كاتبلي جوج ديال الصفحات على الاقل ويا ربي لو كان نفع فهادشي اللي كاتبين إيواجش يا سيدي رهما هامك كأستاذ وانت اللي كيلزم عليك توجه التلاميذ باش يعرفوا أن العبرة ما شيف كترة الكلام وتعمر الوراق وإنما المهم والفائدة في الدقة والاختصار المفيد يعني خير الكلام ما قل ودل <تصفيق> هاد النصائح اللي كتعطيني انت منها تكوني كتعملي بها وعلى عندك شك فهذا الأمر أسي سعيد <تصفيق> <تصفيق> أنا اللي رأي نغيك نفزح معك وأنا أول واحد كي آمن بقدراتك ومؤهلاتك في التدريس ماشي المهم هما الإمكانيات والقدرات الساعد م. المهم في نظري هو أن الإنسان أي إنسان كان كي يجب عليه يقدم مهمه بإخلاص وتفاني وإلا كان الإخلاص والحرفه وتمع الميت بعالي كي النتائج غادي تكون ممتازة أما الواحد يكون متمكن لكن كي يغش مستحيل تحقق شي نتيجة يعلم الله نعيما أننا كان عمله فوق جدنا لكن حتى الأباء والأمهات لازم عليهم ما يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بوجيبهم في الدار وحتف مراقبة أولادهم في الزقع أما أنهم يعولوا غير من دراسة فهذا أمر ما مقبولش <تصفيق> شفتك نسيتي تصحيح وتدهيتي في الكلام آه <تصفيق> <تصفيق> ومشاكلت عليهم من نعيمة كنت تحتاج الأحاديث الطويلة وعميقة وصريحة نعم صريحة آه وهذا هو اللي نقصنا باقين ما قادرين نكونوا صراحة بشكل كافي يوان خليك أمامات نفسي دابا صاب يا بنيتي غير شيرت نفسي حتنتي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا صدق الله مولانا العظيم صدق, الله, صدق العظيم. الله العظيم كل ما سمعت القرآن كان حسب الراحة والغم كتزول عليها ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا كان عقل بالله على الله يجدد عليها كان كالقلنا وحنا دراري كلام الله فيه دواء وشفاء لكل الأمرات وهذا الشي اللي قلت ماما راح حقيقة تبتهى العلم الحديث. فيسان كانش الدكا قلنا باللي فيه العلم وفيه الشرع وفيه النظام ديال الحياة فيه كل شيء وكي خسليه فهمه ديننا أمامه والحمد لله دين الرحمة ودين المحبة والمودة وعمر الإسلام ما كان دين ديال القتل ولا ديال الاعتداء على الناس اه الله هدى ما خلق ابنيتي والله يرد بينا لطريق الخير وتسمحي على خير ولا خصك شي حاجة عيطيلية خلي الضوء بنيتي في السطوان مشعول بس إلا رجع لباك من الليلة دي الأمدح يعرف عشكا يدير وما يبقى سيكا قلبوش قلب وعندك تنسى يا ماما ما تشربين نقاط في الوقت اللي تنضيت صلي الصبح ايه ولا احيانا ربي من ده بيحتر الصبح يعلم <تصفيق> الله كيف تروجها حتى جت وتغدت وبقت العشية كلها عندكم فاتحة غزالة ومئدبة وما عندكم ما تقولوا فيها قرب سيكينة يلاقبتو هذوك الأعصاب كتولي الله يستر بحال الجنيه ايوا والله شافيها ايوا راه عطات راسها للطبيب وخرج ليها قفه ديال الدواء غير البارح قدامي شربت شي ثلاثة ديال الشكال دابا ندير شي وقيته ونمشي نشوفهم اوه يا ماما الا بدا نمشي نشوفهم الا رجعت لكريم الدار البيضاء غادي ندوز من القطار مباشره لعندهم ونبات عندهم كاع تباتي عنده ايوا الصباح باش من الحوايج غادي ترجعي لخدمتك نتيت تبارك الله عليك الباسة اللي لبستيها اليوم ما كنتي لبسيها غدا اي والله يخلف على بابا الحاج البردوني اللي موفر لنا كل ما بغينا هذه الاولى أما الثانيه هي انني غدي ان شاء الله اللي عندي الصباح خاوي ناويانه نمشي في الحمام البلدي ونكمد عظيماتي ايوا على هذ القبال غدا ان شاء الله غادي تغدي معانا ان شاء الله يلا ها ماما كوني حادقة ووجدي لنا شي شيوى مش غليت ديك يواقل سيبعدة كن مليح ديتك وانتي شعلا فيك الله تبقي ستر العافية <تصفيق> موعد القطار قرب خليتك على خير سلام ماما. يوا الله <تصفيق> يو والله يجيب لك ابنيتي محسن بلا هاد الفيق بكري وهذا التكرفيس ديال المركوب و ديال الزنقة وعلى هذا الأساس نفهم أن لغتنا العربية هي لغة غنية وكيف لا فهي لغة القرآن الكريم ولذلك يجب علينا أن نعتز بها ونفتخر بها وأن نعمل على تطويرها فهي قابلة لتكون لغة علمية ولغة مناسبة للمستحدثات التي يعرفها العالم ويجب أن تفهموا جيدا أيها الثلاميذ وأيتها التلميذات أنه من العيب أن نرى بعض الناس يتحدثون داخل بيوتهم مع أطفالهم بلغة غير اللغة العربية نعم هذا عيب فمن حق الإنسان أن يتعلم لغات أخرى ولكن ليس من حقه أن يفرط في لغته الأصلية لغة الوطن. آه على كل حال، سوف إن شاء الله نتمم هذا الموضوع في الحصة المقبلة. وقف الخروج إلى الساحة بيدو. مرحبا بكم في قناة محبة مسلسلات إداعة مغربية. والأنيسة كريمة. الله يبارك فيك علي. إيوه، والفتشي شوي العمل ديال التلفزيون؟ إيوه في الحقيقة انا بقية ما بديت العمل ديال التلفزيون. أنا دبا ب في المراحل ديال الاعداد يعني إنتم القدم بقين كتير العمل شوف يا كريمة، هذه أهم مرحلة وسر نجاحي بدأ من الآن ومن حسن حظك أن شركتنا شركة جدية وكتعمل بمقاييس احترافية. مشي بحال شركات ما عندهم ضمير وهمهم الوحيد. هو الربح أو هذه الشركة اللي كتهدر عليها الآن علي هي اللي غرقت السوق للأسف بانتجت كتسميها في وهي لا علاقة لها لا بالفن ولا بتقفة <تصفيق> ولا لا رحنا معولين عليك وجه جديد باش تساهم في إرجعتي قد ي المشاهدين المغاربة التلفزيونات الوطنية <تصفيق> اي اي اي قد قداش قلتي يا, يا سيدي لك الله اللي انا هي الخاتم السحري انا غير شبان ويتبدأ حياتي العملية وكان طلب من الله توفيق كريمة كي مثل يقول على غنفانج إيش يعني كل بداية صعبة وكون على يقين أنه إذا كانت بداية سليمة النتائج لازم حتى يكون سليمة الله سيدي قبل نبدأ أمي انت يا راسي وش حالك عمول بحال هذا الحرق <تصفيق> مجاني ميكونش هذا سطاع من الدول اللي خرج لي الطبيب والله ما عرفت دباش غادي ندير هادي نشرب شي حبة من هذه الحبوب الخضر ولا بلاش ندير شي قهي وقاس حق <تصفيق> ربما تهدن علي هاد الحرق ولكن القهوة كانت زيت تعصب والطبيب قال لي كل ما لقيت تبعدي منها كان أحسن ولكن كاس واحد هش عنده ما غادي يدير ندير قيوة ويحل الله وفي الوقت اللي يرجعي ونسمي الخدمة نشوف معاه أشخاصين نعمل أشخاصين نعمل أشخاصين نعمل وقيلة من الأحسن ندير شي شاندويتش في هذا المطعم المختص في السمك. ها هذا مو حسين المخرج مالو ووقف السيارة يه وقف السيارة وبيشوف فيها شفتو كيش هير لي باش نركب معاه أوه. السلام عليكم وعليكم السلام ايوه ماشيه شو ما عليك بتعليك في الاستديو و طرتي كترتي شو شغل عليا قلت نخرج نتغدى و حديك و يدوز لك لغدى و حديك <تصفيق> غادي نمشي ولا لا نتغدى وجميع و كل واحد واحد غادي يخلص على رسول اذا اجي ندخلوا لهذا المطعم بيليم زيان كان عرفه كان عرفه وسبق لي اكلت فيه انما المشكلة اللي كان هو انه ما كيقدم الا السمك وانا قعل اكل لقيسة الزيت منو عليا كما عندك الكوليستيرول مرتفع تماما أخوك لله محروم من الغنمي ومنشوا والفريت والحوت مقلي يواسي و.. ديرا يمكن لك تأكل حوتم شوية ومبخر ما فيها شي حاجة هذه كينة يا الله هو الأول تفضلي وزيدون هذي المطعم قريب المقر عمنا مزيان ونزيدك حاجة أخرى الحوت كله إفادة للدات والناس يجعلون هذا الحقيقة وما كيعرفوا غير اللحم. ها تفضلي لا والله ما عرفت واش أنت مقدمة برامج أو طبيبة أنا يا سيدي كريمة كريمة كريمة كريمة زوجة محسن شي كتقول مرحبا بكم في قناة محب إنسانت محب موسلسلات إداعية مغربية عادل حاولي تاكلي غير هاد البوينين ما قاداش يونس راسي غادي يتفرقع عليا كاي خصك تاكلي شي حاجة باش عاد تاخدي الدواء انا كنظن باللي الدواء هو اللي عمل لي هاد الشقيقة يلا لا في العشيه نرجعو عند الطبيب ونعرفو اش كاين ايوا من دابا حتى نمشيو للطبيب غادي نبقى هكدا شنو نقولك صعيب عليا نعطيك شي دواء بلا ما نتشاور مع الطبيب دير قضية يونس سير جيب لي ديك الحبة اللي كتباع عند البقال هذيك بعدها راه كتحيد ألا لا ألا لا كل ساعة ونمشي قول عن طباب أما نبدو في الضواء غير كدك هاتشي رأي خطر علينا أنت بلعني بغيتي نبقى ريدا أنا عارفك ما بغينيش برق باش تلقى السبب وطنو تزوج بوحدة أخرى أنا عيما شهاد تقولي كان قوليك الحقيقة انت عمرك ما كنتي بغيني ودك الشي اللي يرمع لي الأعصاب ودك تكمل عليا أنا عيما رأيكا بالله العظيم بالله ركا غير كنت توهمي تماما انا ما كان توهمش اله مالي انا حمقى صافي لا صافي صافي انا غادي نجيب لك ديك العبه اللي قلتي يا اوليدي يا ياسين مبروك مبروك يا سيدي و الف مبروك والله كنت كان عرفا زغرت بالله ما خسني قال بعد ليه بشيته والويلة فعلت تركف ما كان عارف شو ليه أنا. آه كنت بتتوقع أمي أنك غادي تفرح يا لما تعرف أنني بغيت زوج. معلوم. الآن تمشي في مقام ولدي ولكن ما قلتي لي شيء من من غادي تزوج. آه واي لسخر الله وبغيتي أمي فهو يعني. مان كراش تخطبو في الأسبوع المقبل بحولي الله سلوى سلوى؟ مش كون هاي تسلوى؟ قوي لي يا سلوى البرهماني سلوى البرهماني آه صافي صافي صافي عرفتك بنت الحاج اليازيد بنت الحاج اليازيد وصديقت كريمة من روح الروح, الروح. واني عم الختيارة ياسيم نقلة طيبة وعائلة دايزها الكلام أجي بعد دعوي البلاء آه كيفاش أسخر لك الله فاضل أسلم أسلم أنا أخبش عليك أمي أنا كنت كان أقول الله يسخر لي في كلمة لكن في الوقت اللي تأكد أنها ماشي من نصيبي كلك نجرب حظي مع سلوة أيوة والحمد لله قلبي تعلق بها في مدة قصيرة، اللي هو يعني لقيتها تاماها منك ما كنت باغي مراتي تكون يا سيدي مبروك عليك وأنا عند الخدمة ما مقدتك أوليدي الدار اللي أنت فيها دوز الدار ديال المدينة جديدا أما الخطبة وضرب صداقه العرس أنا اللي غنتول لهم لا ما ممكنش عمي أنا راني بخيري وخميري وراني ما بقيت شي صغير طرعاني ما بقيت شي صغير حاشا كاسيدي انت راك باقي مومو وعمرك ما غادي تكبر في نظاري دابا إن شاء الله تدير لوليدات السياسيين وتجرب وداك الوقت غادي تعرف باللي الوالدين ديما كيعتبروا أولادهم صغار. ومحتاجين للرعاية والتهالية اه وش غات نقولك واللي لك امي نبقى صغير نتعمل الري ونتعمل الشوار ايوان في الليلين ان شاء الله دوست تعشى عندنا ونكملوا حديثنا وتكون حاضرة كريمة باش نعرف اش غال نقولوا واش نديروا اه هي هي هو وكان اليوم بالليل ماشي ممكن امي وعلش همولي العريس حتى <تصفيق> حتى وعدي غادي نلتقي بالعروس إن شاء الله. <تصفيق> فتحة شنو قال قال ولازم منها خاصة الخيزو والباربا وما تجا. آنا تشهيز في الرج كيف شا فتحة شيتي في يا فسحة عندك تكوني حامل زعماء ما كان ضنش يوينزيدوا واحد اليومين ويبقى الأمر خلص يدخلي هالطبيب قبيلة بس على الأقل يقول الناس نخ نديره ويعرف اشمن مندوخ صو يخرج لك وإله هو طبيب ديال الولادة يك هو غير طبيب نفساني المهم ده ما الله يفرسق شوية قولي لي ما بقاش فيك ذاك الحريق لا لا من بعد ما شربت ديك الحب اللي اعطاني الطباب طال خفع لي يا راسي ايو هذا مصمار طرقنا اما المسمار الثاني فهو الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي بقت امور كما هي كيلزم علينا مشو نشوفوا الطبيب ديال النساء ايو من هنا لتم ما يحن الله اعمر عمي واحد ثلاثة كيلو تقول مخلطة ايو اش قلتي اش قلتي يا كريمة اه ما يمكنليش ما يمكنليش انت عطلهم في الدار البيضاء وزيدون انا مقررا بتهدلي لف دار خاي ان شاء الله وحتى أنا للا ما قلت لك شباتي هنا أنا كل ما طلبت منك هو أننا نحضروا الحفل توقيع كتاب المؤلف عبد الكريم برشيد وانتعشوا مجموعين ومن بعد تخذوا القطار ديال الأشرة ونصر شفتي هذا القطار اللي قلتي عليه السي محسن ماله؟ له أراه كيدخل الرباط في 12 ديال الليل وانا راوعتمي باش انتعشوا وانبات في دارخاي ما كين مشكلة للا واللي قررته هو اللي يكون نتمنى أنك ما تكونش تقلقتي مني لا لا لا أبدا بالعكسة كريمة تباتك على موقفك زادني نعتزاز بك وصبحت الآن كنتمنى وقتاش توافقي عليها كزوج وحتى أنا قلت لك محسن من الصباح باللي مظهري وشكلي وانفتاحي ما كي منعونيش نهائيين باش نكون متشبتة بالقيام الإنسانية والأخلاق وحتى أنا كريمة من نفس طينتك وبلاش كنتي راكي ونتي فكرة عليها حقيقة ما شفت منك غير الخير والأخلاق العالية وفوق هذا لقيت فيك نموذج راقي ديال الفنانين المغاربة اللي كيحترموا مهنتهم وما كيعملوا هاش وسيلة باش يمارسوا الميوعة ويدحكوا على بنات الناس عندك الحق كريمة للأسف الكبير كانوا واحد العدد ديال المحسوبين على الفنون وعالإعلام اللي دفنوا ضمائرهم في الطراب ودالوا هاد المهنة الشريفة مع كامل أسف تبزنيس أنا قلت لك رأيي وموقفي فيك وأنا قلتا لك لك شنو رأيك عائلة مطلبة دا تابط عند واحد العائلة مربط وبالضبط يوم الأحد إن شاء الله <تصفيق> فجأتين يا حسين وخليني بعد حتى نتكلم معا والدية وخا <تصفيق> مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إداعية مغربية يا هي يا داب المرشد يا الزهر فينا هي أشبا غيعة الثاني بالمرشد كيفاش هاش بغي عاو التاني بالمرشا عليها بغيتيني نمشي الليلة دي الملحون وانا ما معطرش هكا سيدي ها المرشا هويا سير انت قصر لي مع صحابك وانا نبقى وحدينا كنهضر مع الحيط ما باقي والو ترجع كريمة وتعمر عليك الدار كريمة سيدي ما بيتاش اليوم في الدار ما بيتاش اشكت قولي يا فاطمة برد ما القفزتي كريمة غادي أدوز تعشها وتبات عند خاها آه لا ما يسألها شيء الله يرضي عليها هيوة صفك هاد شيء اللي غادي تخسر عليها هيوة ش بغيتي بغيتك تقلس بلا هاد القصارة اليوم آه كوك هيوة ما يمكن شيء إلا ما حضرت شيء الليلة غادي يدرو فيي الحق والاسبوع الجاي غادي اندرانا الليلة وبالعشاء لا لا لا لا لا. لا أنا ما على لغرامات أنا عينة وما عندي خدامة فكرتيني الخدامة غدا إن شاء الله غادي تجي وش كون قالها ليك المعطي اللي كي يجيب لينا الزيت والزيتون والعسل دازل عندي اللهري وقال لي باللي السعودية غادي أجي غدا إن شاء الله إيوه على سلام تهلت فكرتنا والله يحصل العونة للا فاطمة حتى هي يرى عندها الوالدين والعائلة ومنحقد تمتع بيهم ايو خلينا خلينا دابا من هذا شي قولي يا م. واش غادي تمشي او غادي تبقى تمقى ايو عرفتاش غادي يجيك مليح غادي نمشي خصوصا انني دير مع التامين سيبنا نتلاقوا في الليل الله يهديك ايو عرفتاش غادي يجيك دابا مليح غادي تدوزني معك لدار يونس حتى انا نفت عندهم مع كريم ياك ايوا لالا في الوقت اللي نرجع نلقى راسي فريد وحيد في الدار شغلك هذاك كالحاج الله الله كلام واش من كلام هذا الحجر الروابضي هذا راه الفن الرفيع الحاج البردوني الله الله على الكلام اشيدي الحمد لله على ما اعطانا من أمثال هذا الفن من قبل الملحون والتقطوقه والامداح وهاد الغزال من أندلوسي ولا تنسى شيء العيوط في البادية ولموا والشلحاوية ولكن ويا أسفه هاد أولاد اليوم الله يهديهم ما كيتدوقوا شيء هاد الفاكية اللي تربينا عليها إيه وكل هاو فنو وكل جيلو ما أعطاه الله متافق معك ولكن ما شحتل درجة أن أولادنا وحفاظنا ما بقوا شيء يعرفوا والو من طراتنا ومن فننا راح كنا مسؤولين الحاجة بردوني ونبقي نجي اليوم يهتم هدل الفن الأصيل خصنا في الدار والمدرسة والقهوة والتلفزيون وغيره نبهوا الناس ونعطيهم شوية من الجديد وشوية من القديم عندك الحق الروابزي وده بعل سبيل المثال انتان تان اللي يجيب ولدك معاك هاد الليلة ركا تعاونوه باش يتولع بالأندالوسي وفي نفس الوقت أم خليه يخدم في ذاك الغزال من الأورديناتور ومرة مرة كي يسمع الموسيقى ديال الفرنسيس ياك يواسي دي ما يتسالك شيء أكي يتي أنا اللي يولدي يونس ما عندو قانا لهذا أما كريمة مرة مرة كي يزالحل العيسى ووحمد شق وكتخشع مع كلام سيادنا الله الحاجي بردوني وقيل باركة من الهضرة اللي دي دعليه انتساني وانا وياك في سري هري هيا عندك الحق نسمعو الله الله الله. أسمع أسمع أسمع. أسمع. أسمع. أسمع. يونس يونس اقصى وليدي من دك التلفزيون الله يرضى عليك خلينا نعرفه اش كنقوله هي <تصفيق> راكم خيضين في ملف مهم وخطير <تصفيق> إيه لا بغيت تعرفها يونس قفيدك التليفزيون قاع واجي قل سمعانا كم بل أختي كريمة ما بقى مية خلفتها والله الله هو هذا راكم سمعتو إيه وانا بعدها مجيهتي إلا كانت هاد الأوصف اللي قلتي صحيحا <تصفيق> ما غادي نقولك إلا مباركم سعود هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أشهدها أشهد عندكم حتى قلبته هاد زغريتي أخت كريمة يونس غادي يجيو عالخطام ايو اجلس بعدها وانت وقف بحال شبوتو طيبا لله انا جلس يلا اهفيدنا الله يفيدكم قلت لك سيدي باللي المخرج ديال الشركة اللي خدمت فيها بغي يجي يخطبها هو والدي في هاد الأسبوع ايه مزيان وانت يا كريمة مكتنعة بطبيعة الحال ياك انا مقتنعة ولكن منكراش نزيد نصبر شوية ما عندك ما تصبر يا كريمة الحديد ما حدو صخون قبل ما تجي شي وحده وتعوجوا عليك انا من جهتي الراجلي على سبا اي مرة تقدر تعوجوا علي ما عندي ما ندير بيها اصلا ايوه ابنيتي فكري وفكري مزيال ويلا كنتي ما تبتش احمد ولد خالك واقف صداقه عند الباب كايت سناني يقول لي زيد دخل وغدين شاء الله يصبح ويفتح من اللي يجي بابا غادي نتذكر معاه في الموضوع ونشوفوش غادي يقول والله أختي كريمة إلا شهوتنا فشي فرح نحيدوا علينا هاد الهمب والغبينا اللي والله تلصقه فينا أجيب عند انتي كيف بقيتي من ذاك حريق الراس وديك التقليقة اللي كيشدوك مرة مرة هاد الساعة نحمد الله هاد الطبيب اللي مشيت عندو اخر مرة مشى لمرت ديالي مباشرة وعرف اش عندي الحمد لله ايو بنيتي؟ دير اب وما تدريش بحال شي وحدين غير كيشوفوا الطو كيبداو يفرعنه حتى كيجيبوها في روسهم ايه سبحان الله العظيم فاتحات تبدلات فهاد الاسبوع راسا على عاقب ايوا وكيف جيت كاسي ايوا الله يدومها نعمه إيه يا سيدي الله يدومها نعمه ولكن هي الا فرحتونا شنهار وقلتولينا وقلتوا لينا نبداو نوجدوا للسبع الحفيد الاول والله العظيمة فاتحة لو كان عندكم دبا شي كتكوت أو كتكوتا كونا راهم عمر عليكم واللي تقلق منكم على الاخر يتدهى مع عموم حتى يدز الغضب كل شي عند الله لي أنا مشي نكمل الفراجة ديالي في واحد البرنامج مهم حول المجاعة في إفريقيا انتو ما خودوا راحتكم وتكلموا في العرس ديال كريمة <تصفيق> وفلا حقيقه ديال ولدي يونس المقبل اللي غادي يجي <تصفيق> <تصفيق> واه وصاحبي مالك معك ما مالك وقلت لك تيقني وما غيكون غير داكشي اللي كيعجبك اصعب عليا برويطه ديال فيلم هذا وراك عارفني ما كنزهقش الجيوب التليفونات السلاسل ديال الذهب من العناق ولكن دخل للديور غادي ما عمرني جربتها واه فاديا مناسبة باش جربان مكلخ وزايدون القضية مضمونة والطار اللي دير عليها عيني انا ما فيها غير مرة وراجلها وباش عارفتيهم وا ووراني قلتلك باللي فايت لي خدمت مولاتها الطار وحيت لي الدهب اللي كان عندها والبسطام وقريت فيها وجال الله ورديت ليها وراقها اوه رديتي ليها وراقها؟ وشنو قلتي لها؟ ههههه <تصفيق> مشيت لعندها وقلت لها أنا هو ذاك البوان دي القتال اللي قطع يدي مرحمة الله واللي تعرض لك في الليل وسرقك وهانا جبت لك وراقك واسير الله يجيبك على خير أنا نحمق صافي <تصفيق> صافي عرفت كيف درتي صافتي يوم لها في البوسطة ارميتهم لك في البره من تحت الباب من داك النار وانا كنقول اوه علاش ما من نكملش خيري وندخل القلب الطار اوكيين بعد علاش الواحد يغامر ويدخل لها الدار والخير ما خطاش وما تخافش اللي صورناه فيفتي فيفتي اصبر صبر بلاتي هذا شي فيكتيم قريب ايه <تصفيق> خليك خليك أنت هنا أنا غادي نتعرض ليه من طرق وإلى صندة ضمعك أجبك الجنوي آه أنا غنقجه وإنت ما يخلق يلا سعيد سعيد لا أصبري شوية أنا كنجلت لك اللويزا أجيب بعدها نقص منها التلفزيون ما أنا جاي انا لله هل ويسو وانا طفيت التلفزيون كاع انا قلت لك نقص منه ماشي طفيه ودابا شنو نوضو شالو حرت معك كيفاش حرتي معايا اش كتقول اسي صافي صافي اسمح لي شربي اللويزه ما حداها سخونة سخونه <تصفيق> على حقيقتك ما قدرتيش تحمل حتى أسبوع يا رب الله كيف غادي تكون معايا هذه المده ديال الحباله صافي صافي صافي صافي لله كنعتذر لك وأنا ما قبلش الاعتدار لأنك هنتيني وجرحتي لي يا كرامتي جبنا مولاتي الشيء إهانة ولا شارف ولا كرامة القضي وما فيها انتي قلتي لي نخصم التليفزيو وانا طفيته ومريدنا ما عنده بس ومريدنا سيدي عنده البس ويلا كنتي مسبب وكتقلب على الفرصة باش تسئلية انا غادي نهنيك مني يقاع ونخوينك هاد الضار <تصفيق> <تصفيق> لا ليش شتر انا ليش شتر انا نعيمة قلت قولي اراك نعيمة ارجوك شربي بيعد اللويزة ما شاربه هاش وإلا كنتي ديرها ليه بالجميل هرقها ولا صبر صبر عرفتي عرفتيش غادين دير خليك انتا أنا اللي غادين هرقها أنا سيدي هلويزة ديالك ايه وابا الحاج الروابزي هاش قلتي اللي قررتها الحاج البردوني هو اللي يكون واحتحنا محتاجي لشي غزالة من زهان تفكروا بها أيام زمان يا واكوين شفتي لو كان كانت علينا هذا الريق بيلاك وإحنا باقين في القصارات لو كانت طرقنا لهاد النزاها مصمارها في القصارة الجاي إن شاء الله انت حدتوا فهذا الأمر وزيدون سيدنا شعبان باقي بعيد هل أنت باغين بقى انت حتى يدخل بحول الله شار شعبان عاد نديرون ذاتنا معلوم ونديروها في نفس الوقت حفلة ديال شعبانه حتى هذا نظر ما عندي يا سيدي ما نقول يا ودا باش كون فينا غادي وصلنا أخر أنا في يا الحج ناخده تاكسي واحد يحقني أنا اللول ويكمل بيك انتا إن شاء الله تبارك الله عليك يا كخي نبقى أنا الخربش أنا اللي نخلصه وبالدوبل حيت الليل هذا عدو يا عدو الحج أصبر باللاتي وشفتي دوك جوز ديال اللي متعرف كيف واقفين مارسطين وحاطين الناوحنا غير بوحدنا فين هما فين هنشوف أي اهراهم أيه آه يا أخويا ما يكونو غير شقيق طعيا أيه الله يلطف بينا الله سيدي ضرب الخلفة اضرب والله يأتي بشي طاكسي إيه هلأ يا أخويا سيد ألو شكون وقيلة في يقتك من ناس ماشي وقيلة رك في يقتيني بالصح هي ركي نستي وبديتي كتحلمي محسين أرجوك خليني الناس وزيدون أراني ناسة في نفس البيت مع ماما ولا؟ أمالكوم على عدسها يقلت لك باللي غادي بيت في دار خاي أوجب ماما كل دار خاك يوا في الدار وجات حتى يتشوف ولدها وفي نفس الوقت تشوفني حيث ما بقاتش كتشبع مني هاد اليوم ممتاز إذن افتحتي مع الموضوع ايه يو خليني دبا الناس لا لا بلتي أش كان رأي دي لها اغدف لاشي إن شاء الله غادي نحكي لك كل شي بتفصل ويالله خليني الناس أو نقطع لك التليفون حاضرة لله حاضر تصبحي على ألف خير أصبر بعضا قل لي يا سيد المحترم أشي بقيك كدير بعد أن تحتل هاد الوقت بالعناس <تصفيق> نقول لك نقول لك وما تخلقاش يو قل لي يا سيدي بقي لله فايق كان فكر فيك سير سير المصخ سير تصبح على أخير <تصفيق> <تصفيق> مرحبا بكم في قناة محبة مسلسلات إداعية مغربية <تصفيق> يمكن لكم الآن تدير الضحية بجوجل المستشفى وبسرعة الحمد لله أننا اختار الاعتداء ما كان شي صعيب جداً وكل ما كيخصم الآن هو أنه من طفولهم الجروح في المستشفى ولكن سيدي العميد مثل هذه الاعتداء أدي اللصوص في الليل والتكتير في هذه المنطقة كنت على يقين أننا أصبحنا الآن قراب جداً من المجرمين للأسف تم الاتصال بنا متأخر وعملية تمشيط لقمنا بها في هذا الحي مع تطواله أمر طبيعي؟ لأن المجرمين بعدما تعرضوا سبيل هذا الزوج دي المواطنين وصوقهم هو بسرعة المنطقة ويمكن يكونوا غواء المدينة كلها المهم سيدي العميد هو أننا علمنا كل نقاط القريبة وطلبنا منهم التحريف هوية كل مشبوهين اللي في الزناق في هذا الوقت فكرني بأسماء الزوج الضحايا كان سيدي سيد الحاج عبد الرحمن البردوني مهو. وهو تاجر وكان سيد الغالي روابزي صاحب بزر للصناعة التقليدية إذن تلتحق بهم الآن في المستشفى وقف معهم ليزيزك بخير حتى يوصلوا لدورهم وأكد عليهم باللي ضروري غدا يدوزوا في الصباح إن شاء الله للمركز الرئيسي للسلطة باش يكملوا محضر الواقع حاضر سيدي العميد إيه ونبغيك غدا بعون الله تكون توصلتي لصورة ولو تقريبية لهذه المجرمين آه لما كان نظن المعلومة اللي خدينا قبيلة من البردوني والروابزي مفيدة وخد ظلام ممكنهمش من رؤية الجيدة لوجوه المجرمين <تصفيق> إضافة إلى الظلام المجرمين يكونوا فجأة ضحايا من الخلف بداية الغيط قطرة كما يقول المثل سيدي العميد وبحالي قلت احنا قرب من المجرمين <تصفيق> الله يعونكم وإلا احتاجتي في هذا الليلة لشي مساعدات تصليبية مباشرة <تصفيق> إلى اللقاء سيدي العميد <تصفيق> إلى اللقاء أبنتي نعيم الله يهديك جمعي شان تكورج على البرك مستحيل نرجع لي بعد ما سمعني اللي ما عمرني ما سمعته الله رب الله فإن كان مخبينا هاتشي أش كا تقولي انت يا راضياء على أش وقع بالسلامة حتى تبدأت تسمعين هات ديسك دا ذا هاتشي كله موقع والو بالنسبة ليك إيا موقع والو سعيد رجل بنتك أنا كان عرفو وكان حقو الله عمرها دار لو كان سمعتي أشقال لي قاع ما تقول هاد الكلام وتردني أنا الظلمة يا الله بنتي قولي لينا أشقال هذا ما كا يهم مناش أشقال. اللي كاهمنا هو هاد الغزال من راجل ما كايرا عيش وهي حاملة حاملة؟ ايوه على سلامتك مبروك وكم تقولي هالينا من قبائلة ايوه انت عرفتها ابابا دابا ايش غادي تدير؟ ايش غادي ندير غادي نجمع حوايجك بيدك ونهز شنطك بيدك وانقبتك باليد الأخرى ونرجعك لدارك هذا هو جهدك ها حمزة باركة من الحماق بنتك اراضي اجهل وحم على رجلها وانتي اللي تكتعقلي هذا بق انتي اللي مجربة لوحم إلا كان هذا غير لوحم ما عندي ما نقول سوني أنا في الوقت اللي كنت كانت وحم بيك عاش دوجت على حبك وتصبتها بنتي أنا بعقلي وكان عارف محاين نسام الحباله وكنت كان ديره بدن سمعات وبدن ما شمعت شي لكن بابا انا راني تهنت واش عرفت بعدا اشنو دار ايواش شنو دار عيط من البيت وقلت لي هاجي انا راني بغيتك نضوى قلي لي صبري شوية انا ماجي يا لطيف يا لطيف هكذا قلي تقتيبي اذا بابا بابا بلي بنتك مظلومه نوضي نوضي شيرين دارك بلا عمول بلا بوج خلينا نفتروه في خاطرنا الشيطان يا كريمة. شفتي بكبر قيناس. والعشرة ديال الصباح هادي. يمكن صباحيان فيه قال. وشوفي ماله. أنا دباغت ينجمع حواجي ونطار الحمام كم ضعامة. الحاج الحاج. اه اه اه اه الله اه. الشيطان؟ مالك اه اش هاد الفص اه اه اه اه. غير شي بنيات الفوجات فيها الله أحب قل لي يا مالك وش كنت تحكى ليا فينا يا كريم كنت شمع حواجها باش تمشي الحمام ايو قل لي يا قل بلا يا مالك مبلغ وثنغان قلك تعرضوا لي أنا البارح بالليل وحد جيوج من غزلان وطلوا فينا وكرمونا الله جزيهم بخير بردو لكم القمار وتكرفسو عليكم ايوا تكلمي بشويه ما كاين علاش تسمع كريمة الا شي كيتخبى يا الحاج الا خبيناه حنا هاد الفصمة اللي فوقك اش غادي ديروا معاها لا لا ما عندي والو ما كاين الاش نديروا لها راجل وزيدون ماراج وزايدون البوليس راهو بشغلهم اح اح واش قولي يا قولي شحال سرقوا لك حيدوا لي لا لا ما جاناوا <تصفيق> و تلت درهم، والخاتم تجواش، وين الشيطان الخاتم ديال الزواج؟ أيه، ديال جواجنا أنا ويكه، الحاشق. يدخل لهم الخلا ويدخل عليهم بجلاء إن شاء الله. لا لا خليني دابا نعفا كن نرتاح شوية، ولا سول علي يا سين في تليفون، آه، قولي لوراني عيان وضربني البرد. وما نمشي شيء الهريلة اليوم ولا غدا بيحوني لا. الله الله الله اه اش هادا بابا مالوجهك تعرضوا لي القتالة البرح في الليل لا تقيش بها كريمة هذه غير واحد القصباء جرحتني في حنكي وطلعت علي السخن الله كنت كذب علينا بابا الله يا ابنيتي سيري الله يرضى عليك لشغلك ولا تشغلي شي بالك معي يا سيري نخبي علي يا بابا الحقيقة حشو ما عليك عبتعش التيري سيري سيري سيري سيري دابا الحمام وحتى ترجعي ونحكي لك كل شيء. أنا غدا ماما ماما متنسيش تقولي لبابا على الموضوع الموضوع ديال ديال الدار البيضاء ألو سلوة صباح الخير صباح الخير يا سين كيف داير؟ اشتقت إليك فعلميني ألا أشتاق علميني كيف صافي صافي عبد الحليم من المزور ههههههههه ايه أقول لي يا, <الحلي> <تضحك> يا وقتاش غالي نشوف كل ألالة ايه إلي بغيتي مور العصر إن شاء الله <تضحك> ايوه خليها البقى صلاة العشاء وعلاش حتى الليل هلي إنني غير أنا والخدامة في الهلي عمي صباحية اليوم مالو يا كلابس اشتو ما شاشت صباحة ايه تليل الدار جالك يا مراتو بلي صباحية هو عرفت يا شدير حتى الغدى إن شاء الله غير ممكن غير ممكن يا سيدتي ولا يجوز مطلقا تأخير عمل اليوم إلى الغد هي أنا دابا وليت مجرد عمل أمولي الفيلسوف أنتي أنتي أنتي الحياة كل الحياة هيش بادا قل لي أش خبار كريمة شحال هذه ما تكلمت معا لا لا لا بسال اليوم قالت لي ماما أبلغتي جوار يجي الطب ايوا مبروك عليها دابا دابا غادي نعيط لها تبقى لها خير ايوا الو الو سلوى والله لا قطعت قطعات المكالمه فجئ هذا ظلم وغبنوا في انا والله يرحم على عبد الحكيم حافظ على فلاه وعلى فلامه قريت حسابه سعيد السعيد ما عرفت شنو اصبحي نيوز وانا ما نقدرش نتكلم ولا نسمع لشي حد اه فينك يا أخي شفتك ماشي هوهدك ياك لابس ما لابس ولا ويومس المحين جاملت ونزلتها لي بلا سبل بلا سابق اعلن شوش سينا عليك السايد اجرى وطرى حكيلي راني بحلقك نفس المشاكل اللي كنتك اتعاني منها مع فتيحة اصبحت انا كالقصية لا ابدا ممكنش نايم امرتك بعقلها وما كنظنش انها تقدر تكدر حياتك وحياتها نواسي دي هاتش اللي وقع قول بالليل وبدأ هذا المسلسل عدنا في الدار وشنه هو السبب؟ هل <تصفيق> قلت لك السبب غريد الضحك حتى يتقلب ضحكك أبكى وشنه كان نربط الفعل ديارك انت <تصفيق> أعرف اننا عيما مقلقة ومع الصباب بسبب الحمل ولذلك بردتنا وما بغيش نسخن الطرح لكني للأسف بدك تغوط وكنقر وذا تكفستها غير صبح النهار جماعة حويجها وشهد لدارهم ايو والله يهديها وخلاص والله يفقو حيلة على خير وانت واجب عليك تاخد بخاطرها السعيد راح الحمل الصعيب والمرأة كتكون في هاد المرحلة بحل الطفل وخصى على من تفشيش وفي لدارك انت اشخصين دي لدى بخ ايوه غير تسالي الحصص ديالك قدي تبع على دار والدها وتقدم عهم واردها في العشية لدار ما ببغيش ترجع للدار غادي هاترجع ان شاء الله اه. يوالله يعونك هاتساعة دبا نعيطك في هذه العشية مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إداعية مغربية <تصفيق> هذا تقرير شامل ووضع وأنا من جهتي غرف اليوم لجهة المسؤولة باش يوضع الخطط المناسبة لأعتقل كل أفراد الشبكة هاد الشبكة يا سيدي العميد خطيرة للغاية ونشاطها تجاوز حدود الوطن وبلا شك بحلق قلت تقرير أن رؤوس كبيرة جدا. هي اللي كتلعب بخيوط الشبكة ونحن ناهم بالمرصاد ولازم ان الامن يبقى بالمرصاد لكل المجرمين اللي كي هددوا الصحة والاستقرار وامن بلادنا وكي ولادنا وشبابنا بالسموم وبالمخدرات. محاربة هاد الشبكة والعصابات هي حرب ولازم الكل يشارك فيها خاصة الاباء والامهات والمعلمين نتمنى التوفيق ان شاء الله لك الان تلتحق بمكتبك. شكرا سيدي العمي اه فكرتيني نسيت ما سولتكش واش كين شي جديد في قضية الاعتداء على المواطنين وسرقتهم دازوا عندنا الصباح ضحي بجوج ديال البارح في الليل وعطونا بعض المعلومات والتفاصيل اللي ما قالوهاش البارح وحنا الآن كوننا فكره على شكل وئئه المجرمين كيف بقاو داك الرجال ياك ما عندهم بس ايوا الحمد لله باتوا في ديورهم وما عليهم شي اثار كبيرة ديال شكرا لك تفضل يمكنك لك تلتقط عملك الو قلت لك وأحق الله ما ناسيك رأى غير تمارة ديال الخدمة والبداية ركي عارفها صعيبة ما عليناش ما عليناش فانتي دابا كنت سمع الصباح والسيارات أنا للا عدة بخرجت من الحمام وقبض الطريق للطار على ما خدمتش اليوم في الصباح اليوم في الصباح عندنا راحة وأنا غادي ينسوا شعري بالزربة عند الحلاقة ونقبط الطريق لطار البيضاء دا غادة في القطار فكرتيني بعدها وش بصح دك شي اللي قال لي يا ياسين هش قال ليك هل الخطوبة ديال وانتي بعدها قولي لي يا غزالة واش بالصح باللي صافي تفاهمتي معي السين وغادي نزوجه ايوا الى صخر الله يلا أنا جاوبتك ايوا جاوبين انتي عرفتي ايش غادي تديري غادي ان شاء الله هاجيت باتي معانا وانهضرهم زيان في موضوعك وموضوعي وخيال الله يلا تبقي على خير أدو ما لي عليا السين وقلا انا خطك سي احسن لي انا غادي في الزنقى بحشي حمقى بسطولتي وشوكشي تاكسي تاكسي أرى ما كدك صندوق تلو قيدر آه كشعل أعطني ندير شي جبدان للو آه شميت اليوم زيان ريحة ديالها ديال العشباء وبهاينا شي حاجة واعر. ويليا معلم ورى ما ديراج خطوة في السوق هادي أرى اللي هنا نشوف لك هانا الدوق والدوق كائن منها عشباء واهرة قول لي واش درتي في القضية دي داك كشي اللي قلت ليك فينا قضية في القضية و... ولا في رأس أحبي دي يلديك التارب نتافق معاك حتى من اليوم اه اه ما يتسالكش وحتى نرى نوجد. والخطة تابتا اي وقتش غنطرقوه مصمارها اليوم بالليل واش نياد الغزالة من الخطة بل هنا، زيت قرب، وزيت قرب بس هبي، البركة كا، الله. أنا وجد. يلا. هو ودني. أرلينا. قول إيش عندك؟ صافي, صافي يونس غير كنت، والله ما قدرنا زد حتى عدة. عيت ما نقول لك لازم ما تاكلهم زيان ركي حملة يا للا نار يا يونس راني خايفة من الولادة وزيدون حرك الراس بدك يرجع لي وكان حس بأعصابي متوترين وقد ان شاء الله غادي تمشي لعن الطبيب دي الأعصاب وما يكون غير الخير ان شاء الله خصوصا وأنك يرتاح من بعد أول زيارة للطبيب أجي يونس ما نكونش أنا ما مريضاش وما في غير الوهم قال للا نسيح هاد الموضوع وخلينا في موضوع الماكله والام قولي لي بعدا كيف دايره نعيمه مرات سعيد مع الحبالة اي فكرتيني خصني نعيط له باش نشوف واش فاش اش من موضوع ايوا اصبح مخاصم معنا نعيمه وغدواتهم مشى لدارهم مش كات عليا سبحان مبدل الأحوال ايوا واش كاتبرقمت معا عاوتاني واش عندي ما نبرقم الله يهديك ها انا لله انا اش ما نقضي ايوانا غاديا نمشي نتكا شوية ها نتجمع ديك الميضة وفيقني قبل العصر باش نخرجو انا وياك نمشي ونطلو على داركم علاش يكي امي وكريم عاد كانوا عندنا غير هذي ثلاثة ديال سوية عندك الحق اذا نمشي ولدارنا ونطلب من اختي نوفيسة مشي معايا غدا عن الطبيب إلا كان عندها شي وقيت بلا ما تسعبها للا انا غدا في الصباح ما عنديش القسم وانا اللي غادي نمشي معاك ويصبح ويفتح هنا هنا محسين هنا تصوري <تصفيق> ما شفتكش على سلامتك كريمة وفين كانوا عينيك زيغين دوي اعتار ايوى نطلعوا السيارة بعدها وفي طريقنا اعتارفلك بكل شيء بالحق بالعصاب لا اكره ما السيارة مقيوسة عند الباب يك ما درتيش حديث هذا الصباح هذا كان للا واحد لغزال من سائق مسلوب بغا يضبرني من, من ليمن وهنتك تشوف ها هو خرج على الباب والمشكل هو انه اخرض مجريمين هادو ماشي سائقين هاديين اهه <تصفيق> الحمد لله ان الامر خرج سالم ولكن لازم تتبعوه باش ياخد الجزاء والعقوبة على ها التهور داكشي اللي درت بالضبط خبرت الشرطة وعطيتهم اوصف السيارة اما الرقم ديالها فما تمكنش ان ناخده هو انت كيف داير يا ربادة لا بس عليك لا بس عليها يلا سمعت منكش جواب مزيان في مضوع جوابش ايوا يا سيديراني ندمتك قلت هل ولازم علينا دبا نحددهم وعيد الخطوبة <تصفيق> شنو؟ هذا هذا خبر مزيح ايوال اللي احتناه راني خبرت فريدي وراهم كينتظروا كي جوابك يمكن لي هم يجيوا لحد اللي من بعد هذا لحد بزا دعتي بزا بالعكس هذا كله الوقت المناسب يلا يالله, يالله نوجده ميلاقب مقاف سيادتكم وزيدون يكون باب ارتح شوية يرتاح؟ يت معي يا فبابا تعرضوا لشيمون حريف وعتدوا عليه وسرقوه يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولك الحمد لله حال تمشي سيئة ولا خطيرة بان كاريم احنا وصلنا للستيديو شوف انتي مع الماكيوز رأيت ثمان خبرنا نظرنا في التليفون وبعد ذلك نبدأ العمل بإذن الله محلوم نبدأ العمل والعمل قبل الزواج أحيانا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عزا بارك عليك مما كنتر الغايف ميد دمين رأي يضرّك أنا الحاج تهامي مع الشهيوات ما كان بقاش نعرف الحدود أكي بغيت جيبين فرسك ويه نسيت أخلص ذك اليومين وانتي طيحة مش ببدا ايه اه... لا يعيد عليا بحالك الطيحة يا تهامي ربي الحاج رغيتا كي خير بنفسنا وكي حرم علينا نرمي بنفسنا اللي هلك انا نشوف شكون أوح. مرحبا مرحبا ما كبير هذا شكون اللي جات تعامي هذه أنا ماما ايوا جيزو ادخلوا طواطوار نورجي ليكم مرحبا مرحبا <تصفيق> الله يسلمتكم كيف طرا وجره كل كلشي مع المكتبه خالتي غيثه جلسوا بعدا جلسوا الله الله هيونس دارنا اللي دايرين الرغايف معمرين بالخليع هو <صحيح> العجب <مع> <تصفيق> ما عمرك كنتي كتبغيهم ايوا دابا ما كرهتش ناكل منهم 10 عش هاد القليبه اللي وقعت فاتحه الا لا ما تسوليها على والو باركوا لها وبداو توجدوا الخروق مطروزين هني يا هني عليكم هني يا بنيتي يونس دابا بنيتي معايا عاوني في شي قضيه في بيت الاخر هو الاولى عمي اللي موليدي ياخدوا راحتهم ويهدروا كيف بغاو وانت يا يونس راني راضي عليك راك رشي قطيه اللي غادي تردني الجن صفي صفي يا محسين ارجع بحالك راك خليتي السيارة فوضة غير قانوني يلا تصل على خير ولا تنسيش غدا ان شاء الله نبغيك تكوني في كامل تألق غير نوصل للرباط ان شاء الله غادي نبدأ نتمرن على المقدمة يلا القطار غادي نطلق صبح على خير توصلي بسلمة مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إداعية مغربية ما عرفتش عالش كايس كني إحساس غريبة للإله ما كراتش إنه إن كريمة ما تركبش في القطار القطر أعود بالله أعود بالله من الشيطان الرجيم وش الحب الحقيقي كي خلق كل هاد الوسواس اسال الله السلامه اسال الله السلامه ما عندنا فين نتحرك خلينا هنا غير تقطع الغاشي ندخل للدار واش دابا انت غتوريني حرفتي انت اللي عاد قلتي بسم الله ما عندي ما نوريك أنا هك دابا لي البلان وزيدو الموالي لهاد الدار ما كاينينش ويمكن غادي نباتوا برا هادي هي دي <تصفيق> دي وجيبه ديالي وجيبه تا واش ضربك الله بغدين سرقوا الدار في تسعود ياللي إيه واش فيه؟ أولي أولي وإذا شافون الناس في العمارة كان الدار هاشا غادي عملوا؟ ألا إحنا غادي نرحلوا العمارة قا كش من العمارة تغذلك على الدار؟ بالعكس من خدمة المعلمين هي مخفى وغلى بحلش؟ إلكترونيك، الدهب، الكارنيتشيك، تكسيطات يا بنهدم إودا بس خش نغندرو، وقديني بقاوم بسمبرين هنا ونسوبر واحد ساعتين خلا. ومين على الله. إن على الله. على الله كي يعون شفارة. أر أر أر ومعلوم أن العلاقات بين البلدين عرفت في الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا. أعزاءنا المشاهدين ورد علينا اللحظة الخبر العاجل التالي. الله يسمعنا خبر الخير استضم القطار الرابط بين الدار البيضاء والرباط عند النقطة الكيلومترية 52 في التاسعة والربع من هذه الليلة بعربة مجرورة بالخيل كانت تحاول عبور السكة وقد خلف هذا الحادث عددا من الجرحى من الراكبين بالقطار ومقتل ركاب العربة وعددهم أربعة وتجدر الإشارة إلى أن يا لاطف يا لاطف واش جاب هاد الكروسه للسكه الفوضى هادي الفوضى الله يستر مشاهدينا الكرام توصلنا الان بالصور الاولى لهذا الحادث الذي وقع بسبب عدم احترام القانون وتعور اصحاب العربات واليكم الصور الان لا لا لا لا شوف شوف شوف شوف هذاك الويد مسكين عويلي عويلي استغفر الله العظيم عقوا معايا مزيان واش هذيك اللي متكي على هي كريمة ويلي هي والله تا الله الله الله ناري على اختي ناري وقفيها غايبه غايبه مسكينه ما غيبة وادور الله يلطف بها مسكينه مسكينه الدقه جاتها في وجهها شوفوا شوفوا فين فين فين هو تليفون ديال فين غنقدر اصبر بعدا يونس اش غادي تقول لهم كيفاش غادي نقول لهم هذه المصيبه كلها وما عندي ما نقول لهم تهدنا وليدي بعدا وحسب كلامك قبل ما تخرج من فمك باش ما تجيش تخلق مشكلة اخرى عندهم حقا وليدي ولكن راه لازم يعيط لهم هل الأقل يعرف وشو وصلهم الخبر ولا لا ها. ألو الواليد فأنت فأين أنا وليدي أنا في المستشفى وليدي وش كدير <تصفيق> في المستشفى يا كلباس أنا ما في خبارك شي موقع لأخت كريمة <تصفيق> خباري وعلى هذا الأساس اتصلت بكم لكن شكو اللي قالها لكم وعاد عطاو الخبر دي اللي حديثة في التليفزيون أوليدي رأى تصلوا بنا قبل ما يقولوا أبتل فازا وكيف ديرها كريمة؟ ها؟ يكما شيف الخطر الحمد لله ونشكره ولكن وجهها وجهها أوليدي كله تخسر لها الله الله الله الله وفينا مش فدب الدواية؟ مش في الأمال وخا أنا مجادبة فتسا لا, لا لا خليك خليك حتى الصباحين شاء الله ما كي إلا شتعد برسك راح نقدم بش غنى لا تهول شي يا أوليدي وش كل وقف معكم؟ ياسينو خاطبتو سلوى وجاب الله أخاها هو الطبيب الكبير ديال هاد دي السبيطر والوليد هي الله شنو جرالها أمك أوليد غير جا تليفون طاحت غيبة وراها في الدار خليتها مع الجارة مقابلينها أوليد صف يا ابا أنا أريد أن تردابها مش نشوفها وهذا نخذها لكم للمستشفى ما عرفشها ندير باش نوصل لمعلومات على فين هي الآن أو كيف هي حالتها الصحية ولكن واش انتم تأكد باللي كريمة من ضمن الجرحة ديه الحديد؟ تنقول لك باللي بعيني شفتها شي بغايبة في الصور اللي بينه في الأخبار والتليفون ديالها ما كيجاوش خارج تغطية أوضع منها فقط حديد أو سرقوه لها من بعد الحديد كل شي ممكن كل شي ممكن ما عندك ما رقم أخر فاشي ممكن نعيطوليها رقم دراء مثلا لأسف عمرني ما فكرت ناخد من منها شي رقم أخر وركب أكيد أكيد أن الملف ديالها الإدارة اللي عندنا في الشركة فيه العنوان ورقم الهاتف ديال المنزل ولكن الملف ما عندناش هنا في الدربيضة الملف رأى في الإدارة ديال الشركة في الرباط وش كون يمكن يقلف هذا الملف الآن والإدارة مسدودة في هذا الليل. كلفت، كلفت، والله العظيم، تلفت تلفت والله العظيم تلفت صبر صبر احنا ملنا على التلفة علش منتصلوش بأصدقائنا في التلفزيون اللي عطوا الخبر وهو ما يقولوا لنا فين يم كل قول شرحه يلا عيد في التلفزيون الكريم زعفران اللي غادي ينفعنا هو الأول هو الأول صافي يا الوليد صافي غير سيرتاح مع رأسك شوية في الدار وخليني أنا وفتحها هنا أرحيان يا ولدي فين عندين مشي فين الحمد لله كريم الوليد بخير وما عندك شعل استفق سراسك يلا عمي نخرجك تاخذ تاكسي ومن الاحسن نمشي معاك نشوف خالتي فاطمه حتى يتبعنا يونس السلام عليكم وعليكم السلام اسمحوا لي اسمحوا لي جات عليكم وسولتكم على كريمة وشكون سييتكم انا انا زميله في العمل في الدار ما تكونش انت هو محسن بالفعل محسن تشرفنا سيدي كريمة حدثتنا عليك وفتحتنا في موضوع علاقتكم كيف كيف هي الآن يكمع انتش شكره؟ وجهة وجهة وليدي مشاق تخسر كله <تصفيق> الحمد لله اللي جاتك الأطباء قالوا النبلي كي يزمها عمليات تجميل كثيرة والأمر كي تطلب كثير من ست شهر دي العلاج ما يهمش المهم أنها نجات والحمد لله من موت محقق الأعمار بيد الله ولدي وكل شيء له أجل الله يخلكم واش ممكن نشوفها الان؟ <تصفيق> ها جاك تشوف لحد الساعه ممنوع زيارة والطبيب قال بلي ما يمكن يشوفها حتى شي حد حتى في الصباح اذا نمشي نحجز شي غرفة في شي فندق وفي الصباح بكري باذن الله تعالى نجي نطلع ليها بلا ما تمحن راسك وتمشي للفندق مرحبا بك عنا في الدار يلا هيونس سير انت وسي محسن يا شويه في الدار وانا غادي نمشي مع باك باش نقابل خالتي فاطمه ايوا ما نصبروش على الاواعه سايبا خبر جديد ها <تصفيق> شادي نقول لك يا الوليد البقاء ديالك هنا يا ما غادي يفيدك بواله يلا وتوكلوا على الله بس تقدروا ترجعوا بالدفع الصباح بكري السيارة ها هي موجدة وانا مستعد فين ما المبغيتو انا متأسف لأخي يونس انني اقتحنت لعائلة بهذا الطريق ابدأ شاء الأقدار وانا بدوريك نحيي فيك هذا الروح ديالك وش يمكن تسمح لي بعد ما نوصلك لدارك نرجعنا للدلب هذا ومالك يا أخي عليها هاد راه ديال الليل تعيا وما غتلقى حتى شي حد تدرك بالاحسن تقدري معايا هاد الليله وفي الصباح إن شاء الله لا مدبر الحكي شكرا لك كنعتقدوا اللي حنا غادي نوليو نساب ولازم من الان نرفعوا الكف باينتنا هضرني الظرف غير مناسب اللي فيه زاد كمل عليا وخلاني مرتبك وتالف ايه عارف عارف دور دور دور علي ديك ديالي منه من هاجي كريمة كانت قتليا بالخطوبة ديالكم كانت مقررة فهد الأسبوع كانت مقررة نهار لحد المقبل ايو والآن هش غدير ايو القرار بيد كريمة واللي أمرت به هو اللي غادي يكون هذا كيعني أنك ما زلتين تشبت بها رغم مخلفات العاديت بالطبع بالطبع السيونس اه ووجهاء اللي تخسر وجمالها اللي ضاع ما كيأثرش فيك هد شيء غادي كن كتابي لا قلت ليك باللي أطار الحديثة غادية تكون بسيطة في النفس ولكن كن على يقين بأنني ما يمكنش نتخلى على كريمة بتاتا هذه هي الشهامة والرجولة وكريمة اختارت وعرفت ما تختار نسأل الله السلامة والمهم هو توقف على رجلها <تصفيق> عندك عندك المحسين هاد شو جاء من الدار ديالي باش خرج ما تفهم شيون انا اتخابت فيهم خليك خليك المنش باب العمار انا قد يتبع لاخو ارشا ارشا عينوا تفوزا معايا هذا يلا هم تخلوه المدار ومن بعد مخبرو الشرطة هادك ميه رب هادك صاحبو غادي يجيبوه في المكان يلا تفوزوا معايا هذا مجرم هذا ايه ايه خليك مختبئ زي رم زيان مع الحين <تصفيق> وانا هدي الحين له التقشير اللي مختبئ عوجو يا لطيف يا لطيف عليك منا يا لطيف كل سكرسات سيد هنا من الأفضل ما ندخلوش <تصفيق> ومش دار وندخل وش تعنيه الدار نخليوها على حالتها حتى يجي الرجال لابو شوف يوسف شوف يوسف خل... خلي خلي ديك جيبي يوسف من البوطه ها هو التليفون يمكن عيط لللاب عيط من تليفوني انا جبت اسم العميد عمر منصور عمر منصور وهو كذلك ها هو الو الو هاو العبيد دي المنطقة هاك يا الله كتير. صافي صافي أمي فاطمة الله يهديك مارك عليك من اللي بكاه وحمد الله أنك كريمة ما زالت بعمره وهو كما يعني ما زالي إن شاء الله تتشفى وتتعافى واسم هذا الشيء كله غير خرافة خرافة خرافة يا وليدي يا ياسين البنت كلها بتقدقى وتقول لي يا خرافة خالتي فاطمة هالعار هالعارة خالتي فاطمة كان قسم لك بالله اني كريمة بألف خير وانا مخرش من المستشفى وجيت نبقى معك حتى اني خير هي اللي بغد هي اللي قلبت على التكرفيس الجابعة عباد الله تمشيل جيد دار البيضة الشبع على هاد البركم كنعرف القطا خالتي خالتيش هاد الكلام كتقولي الله يهديك تقي الله راه كيمرمهمنا بقضاء الله قداره اي ولا رد لقضاء الله و انسان الا لاله فاطمه الى طلب اللطف في القضاء فهو يعني الحمد لله اللي نزل اللطف وجات الاضرار خفيفه واللي جات مع عند الله مرحبا بها كما هو يعني ايوا انا دبار طاحت شوية او اخي اللي وليل نشوف ما عن الكفين تمشي الحاجة هاد يرا علين الجوج ديال الصباح واه عنده الحقة خالتي نعسي دبا شوية وغير يد الفجر نودي ومن بعد نمشي ومجموعين <تصفيق> هذا هو الكلام ايوه بالنسبة لي انا يا كما هو تصبحوا تصبحوه لاخي دوزني معك ياسين اعلم الله ماما حتى هي كيف مهولة دابا ولك هو يعني عرفك عرفك هنا كيفاش عارفاني هنا على انا الأستاذ كندير شي حاجة صغيرة ولا كبيرة بالأخبار <تصفيق> يا الله صافي وصل البنت وصير ترتاح شوية وملقانا الصباح بكريف المشتفى كان شكرك يا محسين أنت والأخي ينسى الخدمة الجليلة اللي قمتوا بها فهذه الليلة هنا ما والأمر كله جا, جا صدفة لكيرا كوم تصرفتي والتصرف الحسن وكثير من الناس مثل هدل حالة ديلكوم ما كيعرفوا شي أش كي يلزمهم يديرو. بل أحيانا كيرتكبوا أخطاء كتأثر على السير العادي ديال التحقيقات. وأنا بدوري كان يجدد لكم الشكر على تدخلكم سريع والفعال عهد. كنا من مدمرق من تحركات بعد المنحرفين المجرمين خاصة بعد ارتفاع عدد الشكايات ديال تعرض الاتداءات والسرقة وبصدق ما كناش كن توقعوا أن هاد الزوج ديال المنحرفين غادي يوقعوا في الدين بهذه السرعة. كل عمر. عمر كيفش عمر حفيه مهسين. وش نسيتي أنك قدام عميد شرطة لا لا أبداً ما لكن بغيت نتحدث معك بصفتك زوج أختي خوض رحت كاسيتي وحتى نرى أن يكلمز معك ولا تنسى شيء يا حسين أن رجال الأمن هم في نفس الوقت رأوا من ناس بأحاسيس وبوجدان عش كنتي بغي تقول كنت بغي نقول لك باللي حادثة القطار عجلات بتعرف في مع أسرة أسرة كريمة وأيضاً عجلات كذلك بتعرف كنت بالأخ الأكبر دي الكريمة الأستاذ يونس أحياناً الصدفة تلعب أدوار كبيرة وكبيرة أكثر مما كانت صوره ولو أن هذه الصدفة للأسف دي اليوم هي بها ولكن هذا هو قدر الله بازال إن شاء الله نطلقها في ظروف أحسن من هذه إن شاء الله إن شاء الله خاصة بعد ما ترتاح كريمة اللي راني حبيتها وخبقي ما شفتها أنه الآن سيدي العميد تبقى على خير وسلم لي على أختي أختيك يا محسين أحسن ما تعرفك شي باللي رك بيت اليوم في الرباط وإلا غادي تنوض لها رجول مراج وغادي تقول كيفاش أنت هنا وما تزدي شي عندها تشوفها وبدت تسألي ألم الله فين بيت هذا هو أنا معقول عليك أنت تفهمها الأمر وزايدون أنا ما بيتش في الرباط الصباح ما واللي غادي ندير دابة هو أنني غادي نطل من جديد في المستشفى ومن ثم نقض ترك الخدمة <تصفيق> أشكا تقول أشهد الكلام ليلة كاملة مناء الشاي وبغي تسوق من هنا حصلت دار البيضة لازم يا سيدين مشير الخدمة باش ناخدوا الترتيبات اللازمة ونشوفوها شخصنا نعملو في غياب كريمة هاد الأمور مهما كانت مهمة حياتك أهم منها ويمكن لك تاخد قصد ديال الراحة ومن بعد ذلك عمل مكالمة لإدارة ديالك أصبر بلاتي يك عندكم هنا يا الإدارة للشركة في الرباط أي إذن يلا سيرتكا هذا أمر كنقول لك سيرتك ومن بعد ذلك تصل بإدارتك وصفي شغلك أوه خاسد أمرك مطاع مرحبا بكم في قناة محبة مسلسلات إداعية مغربية هو حزم ترافك وتوقض ولا تكون مضحر هذا بالحاج حمزة واش هذا وقت المزاح ولا آه من المزاح هذا راه وقت المعقول إيوه أنا في المحنة وأنت كد تكلم معي بالقافية والميزان أنا مراد نفوج عليك أما قلبك راني عارف ما به والله يحسن عونك هذه ما عرفناها شايفين كانت مخبية لينا إيوة كلها وكيف جاتوا لبأ أنا جابلك الله راني في الهنى والأمان يك ما عندك بس حكي لي هاش مخبية لي ناعمة بنت يا سيدي حاملة إيوة سيدي آلف هنية على هاد الشي كي وخليني نتكلم وانتك تلقفني أسيدي ما كان لقفك شايتكلم هاش عندك ناعمة حاملة ولحمجها على السعيد رجلها كتعرفو كيفاش كتعرفو معلوم كان هارفو على ما شي كيقرر معا ولدي يونس في نفس مدراسة وما كيتفارقو شي يواسيدي كمل من اللي يطلع عليها لوحم عليها أشوقع ولات على سبا وراها عندنا جات غضبانا قاتل كاسيدي عيطت له وما جاوبها شيء هذا لعب الدراري هذا لعب الدراري وسكتي يلا يا سيدي حنا وصلنا المستشفى ايو عفكه بلا فتن شوف شوف شوف هدك ياسين أو غير جابل يلا راه راه راه راه ايه هو هو هذك اللي معاه شكل هي هدك سيدي هي الخطيبة ديالو تلقاهم جو طلعوا على كريمة وغديد شغلهم هوا شايفونا هوا ما قصدينا قصدنا جاي العنبنا لا لا لا اسمح لي يا محسن كان لازم عليك من علمتي بالخبر ونقف حتى أعناب جنبا في المستشفى بصراحة أنا تصرفت بدافع شخصي أكثر من أي دافع آخر وكلمة من فروض تكون زوجتي إن شاء الله مبروك عليك ولو أن هذا ماشي وقت تهاني أنا الآن لازم نرجع للدل وانتي وانت لبغي تتزورها هذا الصباح أرهيم كلك لأن الزيارة مسموح بها وكلمة في كامل وعيها ولكن قلت لي بلي وجهها في كسور الجروح بالفعل لكن هذا الوضعية ما كتشكلش أي خطر أو مضعفات ولكن بالأسف كنظن أن حالة وجهها الآن واحتفى في المستقبل عندها مضعفات سليبية لم ينت كتقصد سيد المدير أن الوجه اللي هو مهم جدا في العمل التلفزيوني ما بقى هو نفس الوجه اللي قبلنا النهار الأول هذه الحقيقة لكن كريما ما شغل وجه جميل وصالح التلفزيون فقط وإنما أيام يمكن تسلح لحاجة أخرى أما أنا سيادة المدير فما غاديش نغير رأيي وكيف ما يصبح شكل وجه كريمة غادي تكون زوجتي وحتى شاركتنا موحر تفرط في طاقة وموهيبة في حجم كريمة وبحال اللي قلت لك إلى ما نفعت الصوت والصورة منفع صوت أو نفع ككاتيبة أو محررة <تصفيق> انتمنى يكون خير قل يا محسن غادي ترجع في العشرين الرباط معلوم في الثمانية ديال الليل في الثمانية ديال الليل غادي نزور كريمة واه إذن نتلقى عندها ونكمل حديثنا إن شاء الله عطقنا بنيتي فاتحة بكويس ديال الماء أطيها أطيها الماء من ذاك الماء المديني على خالسي فاطم شربي هذا الكس وغادي نزيدك مورا هذا الكس ديال العصر بارك أه. الله فيك بنيتي أه. شفتي بابا والحاج تهمي وصاحبهم حمزة خرجوا من الغرفة وما رجعوش بابا كرع في المكتب عند الدكتور ومعهم شي ناس اخرى من عائلات الطحية دي الحديثة ياك متأكدين باللي ما تحتحد بالحديثة ألا لا اللي بغا يموت يموت واللي بغا يعيش يعيش ادي عدتي غير في محاينك ما تقوليش ما تقوليش أمي هاد الكلام خالتي فاطمة ما قصتش حاجة دي اللعيب أبغا تقول لك كريمة أعطر رأي حراسك أنا كنحس بلي ما عندي والو ما عندك والو وجهك كله فصمة ومن خارك مهرس وفمك تساس كله وكاد ما عندي والو إيوة دابا بارك علينا من هاد الهضاء قولي ليا لي كريمة أشكانك يقول لكم وحسين خاطئ كفودني قبيلة سير الله يقلل لحياك فاتحة دابا هذا دا وقت الضحك ووقت هاد الكلام قولي ليا لي ماما عجبك محسن إيوة جاوبيني انت يا كريمة ماذا قلت لك؟ آه قلي فتيحة مرات خوك يونس قبيحة وشيطة مطا <تصفيق> ياك هاكدان تزوما خلاص خلاص خلاص فتيحة من هاد البهلان سري شوفوا فين هو يا عالم الله بش هل لي لف هاد السبيطان يوا بعد أن لقي والعطبة غير مش وكل مريض وبيته وحده والعناية الكبيرة ماشي بحال هذو كل اللي عرفنا إحنا اللي هو السخ والضيق وكل شي مخسر والمرضى نعسين في الأرض أشكت قول يا ماما ومع منك تتكلمي مع راسي مرحبا بكم في فطنات محب المسلسلات إداعية مغربية يلا يلا نشوفو مع المدير خاصة ينا نخرجوا دابا وهذا الحصة اللي باقية أشغلين ديروا فيها انتفقوا معنا معيد باش نعوضوها وزيدون أنت من الحق تأخذ عطلة ها؟ وتفرغ أختك اللي في وضعية صحية خطيرة أولا قلت لك باللي أختي ماشي في وضعية خطيرة أختي عندها كصور في الفك وفي الأنف ها. تانيني لكنت أنا منحكي نغيب بحل اللي قلتي أنت بأي حق بغيت تغيب أخويا باش نمشي نزور أختك في المستشفى هذا ماشي مبارد مقبول أختي ممكنك تزورها في أي وقت في الغداء في الأشياء لك العشية عنك خوية في العشية إن شاء الله ناوي نمشي لدر نسابي ونشوف السي حمزة باش يهدر مع بنته ترجع لدرها وعنش ممشي تيجي البرح بالسلامة حتى وصلك للباب ورجعت قلت لنفسي إلا رغبتها في النهار اللي ولي دي الغضبة غادي تدصر بزاف أشهد الكلام كتقول أستي المتقاف أمور لا بلا دروس عفك ومشكلتي غادي نحلها بطريقتي الله يعاونك <تصفيق> غريب أمر هالدنيا يمكن تقلب سفاءة على لها فرمسة تعي من قهال فاتحة أمرتي تبدل بمجرد زيارة قصيرة القبيب نفساني ومن قال أن السعيد ونعيمة اللي كانوا بنسبة لي نموذج للأسرة المثالية هاوما الآن مخصمين وبلا سبا وبلا أيم وبالدير ويعلم الله كيفاش غادية سليق السوم أه لكن مهما كانت المشاكل لازم على الإنسان يؤدي أولاً المهام اللي كيربح منها في لسق باش يعيش وبضمير مرتاح لذلك لازم عليه ينسى كل شيء وندخل القاعدة الدرس ونؤدي واجبي بكل إتقان ولو أنني ما كان تقريبا منع الشيء البارح الليل كله هالتلاميذ اللي كينتظروني الآن شنو هو الدم ديالهم الى ما قريتوش مزيان غادي نكون غشيتهم وضيعتهم في حساسهم يلا يلا يلا يا شباب تحركوا تلقوا راسكم ترزقوا الله أعندك عندك هاد الشير عندك رد بالك السلعه راه كتقيسها برجليك الو الو اه اهلا بنا كيف نتوما انا امس كيفاش ما يمكنش لا لا لابد هذا شي خطا. وزايدون الشيكة النبيذية لمعمرهم كما هو يعني هو ضابط حسابهم شوف شوف عرف شاش دير قطع, قطع قطع قطع الحاجة أنا غادي انتصل بعمي ورده عليك الخبار مع السلامة عيلي شاد تخرب هذا. شاد المصائب اللي تجمعت علينا فهد اليومين كريمة كانت غادي يتموت داريونس كانت غادي تسرق أمي وصاحبه تهردوا ليهم القمارة ها؟ ده بك يقولي الحاج بالله عارف بالله دفعنا عليه زوج دي الشيكات بلا رصد هذا الشي بلا شك وهو يعني الله يخرج العقيبة على خير أرجوكم أرجوكم الإخوان شوية ديالهدوء ديال أرجوكم شوية ديال الهدوء الله يخلكم شوية الهدوء المهم قضاء الله هو هذا أختنا كريمة ما كانش مقدر لها الظهر في الشاشة ولأول مرة في حياتها خلال هذا الأسبوع لكن حنا لازم نتضار الأمر ولازم نوفاو بالتزاماتنا مع القناة التلفزية اللي كانت كانت تنتظر نعطيها أول حلقة بعد غدا إن شاء الله ولهذا لازم نبدلهم جهود كبير ومضاعف هذه اليوم باش نجدوا البديل دي الكريمة وباش ما نضيعوش الوقت من الأحسن نتصلوا بالأخت سومية بنت تضل بدا. أيّاه واللي كانت حصلات على المرتبة الثانية في المسابقة اللي اكتشفنا فيها كلمة. يلا الله يخليكم كلها يقوم مهامه بالسرعة اللازمة. انتظروا انتظروا واحد خيّق الله يخليكم. أنا لما كان أقول سرعة كان في نفس الوقت الحيرة في يا المهنية فردوا بالكم زيان وكونوا على يقين أن أحسن تهنئة على السلام والنجاح يا الكلمة. هي تهنيئتها اتهاب بحلقة ناجحة وخاها هي ممشاركش فيها اقصى بابا شو من الموسيقى يلا كان ممكن هادية للا كريمة يا قرط العين ماشي اي موسيقى هادية للا راها هي الموسيقى ب... الاندالوسية الاصيلة العارقة عارفة اي ارضي عليك لكن بابا ما خاصنا شو انتمتعوحنا بشي موسيقى كنبغيوها ونجهدو في الصوت يمكننا منخلقو ايزعاج الاخرين انا بنيتي راه ما جهت في الصوت على حر جهدو. غير من فرحتي بيك اللي خرجتي سالمة من المستشفى آب بابا آب آب راه خمس ايام باش خرجت من المستشفى واش انت بغي كل نهار تدير لي حفلة ايها للا كل نهار حفلة واللي ما عاجبو حل اضرب رأسو مع الحيط آه هذا ما يكون غير ياسين نمشي نحلو الباب آه جلسي قلسي ما عندك فين تمشي أنا غادي نمشي نحل إلا حتى أنا كيخصني نتحرك وصبر صبر أنا أنا نحي برسي سعيد، سعيد. أفيرك يا أخي توحشناك هنتالي <تصفيق> فيرك يا أخي ومالقلال على هاتغو فيلا اه ما شكيت عليك فقط علي الدرسة وشربت شي دواء وانا كيل ما والنيش وخلت لي فوجيش يحبيبات ولذلك ما قدرش نحسن آآ هذه ثلثي يام تقريبا متأكد بالله هادشي اللي كانت تقول لي هو الحقيقة دي متأكد على انا كان كذب سبحان الله تكون بقي مقاصم مع نعيمة. ولذلك هملت راسك وهملت احتك ضمتك ناعمة لحد الان راها مهد نوع ومن النهار رجعت للطهر وخاصنوا عليها والديها وهي لعنة الشيطان قلت هالك في اول مرة وكان لازم بتكبرش الموضوع مدام الامر كله عنده علاقة بالوحم الله يحصل العوين صاحبي <تصفيق> ايوه وانت يونس كيف دا محينك؟ حينك؟ الحمد لله فتيحة شفت طبيب النفساني هذي يومين وشفت كذلك طبيب توليد والأمور لحت الساعة بخير وعلى خير مم. وكريمة كيف حاملة؟ من المفروض أنها غد يتفدى شي عمليات ديال جميل في المقبل دا بندز نشوفها حتى أنا دا بندز نشوف نعيمة أنا وفتيحة اه وخ... واخبرني في التلفون كل ما تجيوا مرحبا بكم في قناة محب وزلزلات إداعية مغربية أرجوك أرجوك أسير حاج توافق على الطلب ديالي إيه والأمر أوليدي بيد كريمة وهي اللي من حقها تقول نعم أو لا كريمة عمي الحاج موافقة هذه مدة هي هي إيه كانت موافقة على جواجكم قبل ما توقع لها الحادثة أما الآن ما عرف شي شنو رأيها إيه وو. وش ما ممكنش تعيط لي يا عمي جميع في هذا الموضوع ما قلت عيب الحاجة فاطمة أجي عندنا الصالة أنت وكريمة اسمني مزيان أفلسف الزمن والمكان تكلمي تكلمي يا نسمة الياسمين والريحان أنا قلت لك و سأعودها ما يمكنش نضربه صدقنا و كريمة بقية بفصنتها و معنويتها ضايحة <لا> هههه يا مزيان رهني قلت لك وما غاديش نعودها هو يعني كريمة إن شاء الله هي للتعطلات غاديها تضرب صدقها من اليوم الغداء و محسين راجع على ابو نبر اللي عندهم و ما يخرج من منظر عمي كما هو يعني حتى يحددهم هيد الحفلة يا سيدي من اللي يحددهم ها أنا وجدة لكن أوليدي مالكم على ايد الزربة هاش غادين قولوا الناس ويه الشيطان عيب حشومة البنت باقية مع طوبة وحنا غادين برزوها احنا ما غان برزوها مول الان اللي غادين عملوه هو شرع الله غان صدقنا ومن بعد ما ترتاح كريمه وتستعنف نشاطها ان شاء الله انا غادين... ما عرفتش هات الجواج المقطع أش من فايدة فيه محسين سمعليه مزيان الكلام اللي قالت ماما صحيح وزيدون ما كي نحتسبة اللي جعلنا نعجله بعقد القيران ما احنا متبوعين بسفر ما احنا متبوعين ب بالعكس بالعكس بالعكس يا كريمة احنا متبوعين بشيء مهم للغاية شنا هو هات الشيء يا ولدي بعد غدا بإذن الله القناة السادسة غادي تدوز لبرنامج اللي كان المفروض ان كريمة هي اللي تقدموه في اول حلقة فيه كان من المفروض لكن <تصفيق> ولان الظروف ما سمحتش باش تقدمين حلقة في شركتنا اتفقت مع القناة باش تقدم الحلقة كهدية اللي كنت اولا ثم هدية لكل ضحايا الحادثة اللي كانت سبب غيابك على هذا البرنامج ايوه واشنو علقت اهداء الحلقة ليا والضحايا بزواجنا وين في هذه الظروف الاهداء دي الحلقة امرك كير طابط باخلاقية المهنة وبالعلاقات اللي خصها تكون قائمة بين الناس اما اعلان زواجنا في هذا الوقت بالضبط فهو هو حق من حقوقنا انا وياك أنا خايفة خايفة من حاجة وحدة ومشوشاني بزاف لي يا بنيتي، هشنو هي خوي قلبك قبل ما يفوت الفوت اللي مخوفني الآن محسين هو أنك تكون مصر على زواجنا الآن غير من باب أنك تعتفع لي من بعد الحادثة أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله كريمة أنا عندي يقين من أن الحقيقة هي هدي ما تنسيش أننا كنا نقرر الخطوبة هدي مدة كنا نقررها من اللي كان وجهي صالح كعروسه. وفي نفس الوقت كمقدمة برامج في التليفزيون أما الآن ما تكمليش يا كريمة وبركة من هذا الكلام دي الأوهام والوسواس أنت يا كريمة أكبر من أنك مجرد وجه أنت فكر تقافة أخلاق عائلة تربية أما لوجه في خمسين درهم دي الماكياج فقط قادر تغير ملامحه مئة في المئة عندك الحقا وليدي أسهل ما كين هو الزوق لكن الزوق كي طير والسباغك تزول إضافة لهذا وجهك وجهك غد يرجعك في المكان وربما أحسن والأمر كله خصو ست شهور سبعة أنا بغيك بغيك أنت الله يرضى عليك يا أوليدي وباش ما نكتبش عليك أنا كنت مشوشة منك لكن هذا ما عندي ما نقول ولكن ماما أنا ما زال عندي ما نقول صدقني الأول مرة كان أشعر فعلا أنني قدام إنسان إنسان عنده حقا كبرياء وعزة نفس ما كان ظنش محسين أن ما قامت به كريمة كيدخل في باب عزة النفس بالعكس رفضها البارح لزواجكم هو دليل على أنها من ذاك النوع اللي كيحبي عد براسه وما كيلقرحته إلا إلا كان عايش فسط المشاكل شنو زرما كتقصد أنها مازوجية هوا أنت فهمتي وإلا وإلا باش غادي نشرحوا إصرارها على أنها ما تزوج شوية في هذه الوضعية يمكن يمكن عندك الحق وعلى كل حال نختصروا الأمر ونقولوا ما كانش مكتبة وبالصراحة كل شيء قضاء وقدر شوف أخويا محسن ضروري يخصك ترجع لنشاطك وحيويتك وما تنساش أنك ماشي ملك راسك أنت ملك الجمهور كامل ومن عليك أن موقع عليك مع كريمة ما يأطرش على إنتاجك وتبقى دائما أنت هو المخرج الناجح صاحب الروائع يكون خير يكون خير إن شاء الله إن شاء الله مرحبا بكم في قناة محب مزلزلات إداعية مغربية وهكذا حضرات المشاهدين الكرام نسدل استطار على أول حلقة من هذا البرنامج الذي أخرجه لكم المخرج المتألق محسن كرم الله وقد أهدينا هذه الحلقة إلى الآنسة كريمة البردوني التي من المفروض أن تكون في محلي هنا لولا الظرف الصحي الذي تجدازه إلى اللقاء في الحلقة القادمة بعون الله برنامج غزال ابنتي خسارة خسارة ما أنت كذهر ما دركت إيش عوينا عوينا هذه اللي صابتك يا كريم نقسمها مع فاكم التلفزيون واعطيني البرتابل ديالي هاك هاتي تليفونك لمن غادي تعيطي المحسين هاش غادي تقولي ليه؟ باقي عندك الوجه تهضري معاه بعد ما خرجتي البارح بله هو ألو ألو محسين كنت بنا أن نكون أنا أول من هنك على نجاح الحلقة ديالك أنت من لك توفق على أسنان سي سعيد إيوان شاد الوقت فاش ماجي نصنهار نصنهار وانك انتظمنا عيما باش تلبس وفي آخر المطاف مقدرش تجي تحضر يا وما كان بس لا يفروح إلى الأخر انتم صابقون ونحن لاحقون الطبيب قال لي نا باللي ممكن تولد الأسبوع المقبيل سيدي لولدات بنت خليوها لولدي لك غادي يكون كبر منها بأسبوع عادي بكل عمية عاش رويت فاة ممتعة مبروك والحمد لله على سلام تفاتيحها اهلا اهلا اهلا بنت بنت بنتي لنا الكبير الله يبارك فيك سيونس وشكرا على الدعوات اللي وجهتني يوما ستينيش أبدا الأخ حسين. هذه سبع شهور ما هم دمتن وقت العارضة القطار لكن كن على يقين أنك عمرك مغتى على بني. بارك الله فيك سيو، بارك الله فيك. لي يا بدافين هي كريمة. آه، تفضل تفضل، خذ خذ. راف أول تولق ربل جو. آلا لا <تصفيق> <تصفيق> آلا لا آلا لا بشوية عليه. بشوية سلوة بارك بتشطيح. خليني خليني يا في وجه مع راسي. فوجي يا للا لكن راكب هو هني ما تنسى إشناك حملة في شرق تاني أكريمة محسين جيت الدير جيت جيت نبارك لك رجع وجهك الجميل الجمال الأصلي ونبارك ليونس والفاتحة والعائلة كاملة وإلى كتاب غادي نجد الطلب زواجي بيك وفي نفس الوقت تلتحكي بالعمل في الشركة لأن الشركة عمرها ما غادي فرض فيك جاي من بعد شهور بنفس طلبة محسين معلوم يمكن عد جل أجل وكل شيء كل شيء بأجله كنتم مع الحلقة الأخيرة من المسلسل الإذاعي كل شيء بأجله شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان رشيد الحراك أحمد ناجي بن عبد الله الجندي محمد خدي حنان زهدي ليلى الغربي انور جندي ومحمد احمد البصري هندسة صوت محمد الناجي منتج ومكساج حميد زيان المخرج المنفذ انور الجندي تأليف عبد المجيد فنيش اخراج محمد احمد البصري